بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على الكتاب للألباب البداء العجب العجاب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة الخطاب وصانه من شين اللحن وترؤي المحو من كل ما يشتراب الباقي امتداد الحق لله على له وجعله وصل كل من من من عبده وأدعه ونصبه آيته وذكرى شين وترؤي ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب بصداقه لقوله المجيد سنريهم آ ي ا ت ن ا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد صلاه ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه فرقانا قرآنا وتنزل بين يديه فرقانا ودون باذنه وامره كتابا وديوانا و أ ق ا م صرحه الشريف بين يديه سامقا بنيانا وتعهده واحتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بانوار شروقه فجزاه الله أحسن ما والفضيلة فقد جزى الله ما نبيا قوميا ورسولا اللهم وبعثوا المقام المحمود الذي وعده صلى الله عليه وعلى آله إلى يوم الدين أمته عليه آله وسيلة صلى وعلى إلى أن أحسن عن عن آسين كنا يوم وبعد يعد و مع ا بالأحزي من قدم م محور ا ل ت أ و ي ل علوم ا ل ت أ و ي ل والتي نود تفريحها إ ن شاء الله وفق م ا د ة مختصر ا ل إ ت ق ا ن أ و ا ل إ ت ق ا ن إ ل ى فروع شده ا ف ر ع ا ل أ و ل يتعلق بالمصطلحات ا ل ث ل ا ث والتأويل ثانيا ه ما سمي بعلوم الغريب ا ل م ت ع ل ق ة بمفردات الكتاب والتاني المتعلق بعلوم إ ع ر ا ب ه أ ي ما يؤخذ من دلاله نظمه على مستوى ا ل إ ع ر ا ب وفق قواعد النحو ثالثها الوقوف عند أ ح و ا ل النص الشريف في ع ل ا ق ة دلالته ب ا ل أ ح ك ا م الشرعيه هذه ا ل أ ح و ا ل التي بدونها لا يمكن لمفسرين أ ن يهتدي إ ل ى الحكم ولا إ ل ى جهاته ولا أ ن يوفق في الحسم بان هذا الحكم حكم أو حجزة أو أو دليل حكم شرعي ولان أ هذه الايه حجته ولانه م أ خ و ض من منطقها أ و من مفهومها أ و أ ن هذا نسخ أ و م ن س خ لا بد له م ع ر ف ة أ ح و ا ل خ ا ص ة هذه التصيل بعلوم س ت ة أ و س ب ع ة تسمى بعلوم ضبط أ ح و احوال ل النص الاستدلال مقام في أ النص في مقام الاستدلال ومقام الاستنباط وهذا العمليتان فقد الحكم وقد تسوق الدليل, الدليل للاستشهاد على الحكم ولكن دائما ا ل أ ص ل هو الاستنباط ثم أ ي ض ا فرع يتعلق بمناهج المفسرين وطبقاتهم بالإجمال من عهد الصحابة بالعروف أوائل إلا التفسير في العصور المتأخر إليه من منتهى ثم نختم عهد في متعلقة المسند م بتفسير ل ف ا وقد ع إلى رسول الله ل وما أ ح به وجعل في حكمه الصحابة بشروط حكمه الله وجعل و في كتفسير تأتي شاء إن ق مضى معنا من هذه الفروع ما يتعلق بغريب الكتاب مجملا كنا بنا بالتسنيف وأن له فروع أخرى كفرع الوجوه والنظائر الوجوه أفرد أخرى الأفراد فروع كفرع وفرع له ونبهناكم على من الله ففيها وعلى أ م ث ل ه منها وانتقلنا إ ل ى علم ا ل أ ع ر ا ب وقلنا ب أ ن المفسر محتاج, محتاج الى هذا العلم ل أ ن ثمرته فهم المعنى والوقوف على ضوابط نظم ا ل ك ل م في ا ل ل غ ة التي تنزل هذا الكتاب هذا ف ا ع رتبته التقديم وهذا م فعل رتبته التاخير وقد يتقدم لسبب هذه ا ل أ ش ي ا ء لا بد منها وسبق أن أ ي ض ان في هذا الباب أ المعربه يحتاج إ ل ى أ ش ي ا ء منها أ و ل ا ينبغي أ ن يفهم قبل أ ن يعرب أ ص ل في الفهم ل أ ن ا ل إ ع ر ا ب فرع المعنى فالذي لا يعرف لا يمكن أ ن يعرب ثانيا أ ن يكون له إ ل م ا م واسع ب ل غ ة الكتاب التي الإعراب اللغة منها ولكنه لا ولكنه يتأسر فروع فأحد إ ل ا ب م ع ر ف ة ا ل ق ا ع د ة التي هي أ ص ل للاعراب وهي النحو والصرف وما إ ل ي ه ثالثا لا بد من و ق ف ه عند صناعه الاعراب وضوابطها حتى لا يخرج عن حدها فلكل فن صناعه عند أ ه ل ه ومصطلحات يرعونها ومسائله لها أ ص و ل ه ا في الفن وفي الصنع ورحم سر الإعراب سمى الله ابن الذي سمى كتابه سر صناعة جن صناعة فن ورابعها أن ل ا يكثر من الوجوه ا ل ض ع ي ف ة ومطالب بالاستفاء في مقام الاعراب ولكن لا يكثر لمجرد التكثير حتى يجيء من الوجوه التي هي م د ف و ع ة ومشوشه ة على ل ا ف م وادم م فلا بها ينبغي يكتر أن على ي ب ع الفهم س م ي ن ي ك ت ا ب الدر ا ل ر عشرات الكلمة تسعة إعرابا فيسوق حتى لا يبقى لمستحضر ل ي ن و ت ا ب ع أ ي تركيز في حين تظيع المسائل ا ل أ و ل ى التي التي نباع عليها بالنسبه لاننا أو ننتقل إن ش الى ء ا ل ل ه إ الفرع الصغير الذي فيه فك أ و تجليه الاصطلاحات الثلاث م ص ط ل ح ا ت ا ل ث ل ا ث ه التي تعني أ ق د م مصطلح في باب الفهم فهم الكتاب هو التدبر وبه نزل الكتاب لا نجد في ا ل ق ر آ ن في السر ولا أ و ل نجد تدبر لماذا ل أ ن التدبر هو و س ي ل ة الفهم والتدبر إ ع م ا ل الفكر أ و النظر من خلال ا ل ل غ ة أ ص ل ابتداء للوقوف على أ د ب ا ر ا ل أ ل ف ا ظ اللفظ و ا ج ه ة اللفظ وعاء ما وراءه وما فيه وما يحمله ا ل ح م و ل ة د ل ا ل ة دلالة, دلالة. ح ما و ل ة م وراء اللفظ المعنى وهذه المعاني قد تكون أ ك ث ر من معنى وقد ت ت ن ا م المعاني إ ل ى ان ت ص ر إ ل ى آ خ ر ه ا والتي تسمى بالمعاني ا ل أ ع م ق التي تمثل ا ل أ د ب ا ر أدبار الشيء آخره ومن ا ل إلى آخره في استخلاص عجيب ا الكتاب كتاب نزلناه مبارك الدبار آياته ن من ومن ي لي لك ع حس ا ل ل غ ة في الكتاب أ ن ا ل ق ر آ ن حين يرشد العقل إ ل ى أ ن يعمل نظره في آ ي ا ت الكون يطلق م ص ت ل ح النظر أو و لم ي ن ظ ر افلا ي م ك ه و ل يتدبرون أنتقل القران آ ي ا ذات الدلالة الخاصة في آيات ت الكتاب ل م ل افلم ز ل التدبر يخصها بمعنى أ ا القرآن يتدبرون ل أ ف يتدبروا القول قول فهدل من ت م ي ج على ان لهذا النظر شروط وان ل ه ذ ا ل ظ ر شروط وإن كان كل منهما آ ي ة هذه آ ي ة خلق وهذه آ ي ة أ م ر وقول وهذه لها س ر و ط في النظر وهذه لها س ر و ط في الاعتبار حتى اننا لا نجد أ ن ظ ر في ا ل ق ر آ ن أ ع م ل النظر ل نجد تدبر وفي التدبر تمهل تدبر ب ا ل ص ي غ ة تدل على التدرج وتدل على لون من ت أ ن ي ك أ ن ك بصدد شيء لا بد أ ن تقف عنده قفوا عند ا ج ا ئ ب ه لا يكون هم احدكم آ خ ر ا ل ص و ر ة يريد الاستعجال ت أ ن ق لكي تتجلى لك حقائق ا ل آ ي ا ت ومع ذلك التدبر اذن وهو أ ق د م مصطلح فيما يتعلق بكشف المعاني يؤسس لهذا اللون من أ ل و ا ن النظر التدبري في الكتاب يجيء بعده مصطلح التفسير ولا الأصل معنا نجد فسر قالوا فسر الشيء إ ذ ا كشفه ولكن فسر ه إ ذ ا بالغ في كشفه من علوم الفسر منه صحيح ومن س م ي ة ب ن جني لبعض المباحث تحته كتاب الفسر يتتبع فيه دقائق معاني م ت ن ب ي في مشكلات اعرابه كتاب ا لكن ف س ر ل ا ل ق ر آ ن يريد تفسير فسر ه إ ذ ا بالغ في الكشف ت ق ا ل بعض العلمي م ع ن ى ك ل م ة الفسر في, مقلوبة في مقلوبها قلب صفر و ا ل س ف ر اسم مصدر ل ل إ س ف ا ر إ س ف ا ر مصدر أ س ف ا ر ه واسم مصدر منه ا ل س ف ر و ا ل س ف ر ا ل إ ب ا ن ة والكشف والايضاح لديه لدي بالفجر للأجر عينين فهو أعظم أسفر أ س ف ر ه بالفجر فهو اعظم اما أ ن تطيل ا ل ق ر ا ء ة فيه ه ذ ا أ م ر ب إ ط ا ل الإقامة ة وإما ت أ خ ي ر ه ل ر ع ا ي ة ا ل د ع ا ف ولكن الأول طول خروجا دخولا وإما خروجك طول صلاة الفجر قائمة على طول القيام معناه فهذا الإسفار منه خروجاً للإسفار إليه دخولاً. يحتاج تدخل إليه ليكن خروجك بإسفار. هذه شارة إلى طول القيام أنسب إن منه منه قائمة فهذا يحتاجه بإسفار هذا إشارة سفر ومنه التفسيره من أ د و ا ت الطبيب حين ترجموا ا ل أ د و ا ت من باكر حين كنا رواد العلم تجد في أ د و ا ت الطب لابن سينا والرازي التفسيره وهي آ ل ة لقياس م ع ر ف ة حل المريض كالمحرار والمجس و ا ل و ى ت ع ر ف حاله الباطن من عوارض خ ا ر ج ي ة كل هذه المعاني د ذ ا جمعت ظاهر لك أ ن حقل اشتغال المفسر هو, هو الكشف من خلال ا ل أ ل ف ا ظ عن معاني أ ع م ق ل إ ب ا ن ت ه ا وايضاحها هذا ل ش تمايجي ل الأولى ثم ا ل ت أ و ي ل ك م ش ط ل ح في نفس ا ل ح ق ل ف ي أ خ ذ معاني تتفق أحيانا مع مطلق التفسير و أ ح ي ا ن ا تختلف فهناك من يرى الاتفاق بين ت ف س ي ر والتاويل ومن أ ج ل من أ خ ذ بالترادف ابن جرير الطبري ف و مع كل آ ي ة أ و آ ي ا ت باب تاويل أ و قوله ي ل ت ع ل باب تأويل قوله تعالى راد ف ب ن ه ا ج ي ن وذلك أ ن ه يرى أ ن ه م ا يختلفان من حيث المتعلق أ س ا س ا ومن حيث المنهج تانية ي ح ثانيا ل ل م ت ع ق أ ا ل ت أ و ل هو في ل ل تعلق بالمفردة والذي لاحظت السلوط الله بأول علوم علوم غ غريبة ا ما عناية إمام ومفردات ب بالمفردة رحمه فما تعلق لكشف معناه قيل في هذا تفسير ف إ ن تعلق بالجمل و ا ل د ل ا ل ة ا ل ت ر ك ي ب ي ة قيل ت أ و ي ل وقيل إ ن هناك فرقا ب خ ص و ص ي ة التناول إذا وإن أعملنا التفسير كتاب كان كالنصوص الأدبية تأويل أخرى من منزل يقولون نص ديني نصوص تفسير في في في غيره ويقالوا ت فسار ي في ر ل هذه ا ل ق ص ي د ة و ف ي ا ل ر هذه ا ل ج م ل ة ولا يقال اولا الا ح ق ل ل إلا د ي ي ن في النص الديني التي له خصوصيته وقيل إ ن الفرق بينهم يرجع للمنهج م ا كل منهم يشتغل على ا ل م ف ر د ة وعلى ا ل ج م ل ة ولكن يختلف في المنهج ف م ح ت ا ج فيه المفسر ت م م ا ل إ ل ى صرف ظاهره إلى م ر ج و ح لدليل ع ن ا ل هذا جعل المرجوح راجع قل ه تفسير على منهج ا ل ت أ و ي ل وتعلمون أ ن ا ل ت أ و ي ل منه مقبول ومنه مردود ومنه ضعيف منه قريب مقبول ومنه بعيد متوقف فيه ومنه متعذر لا يجوز ا ل أ خ ت به ذ ه أهلهم الهدى المألة حروف قال بعض العلم ان أ ص ل ا ل ت أ و ي ل من ك ل م ة أ و ل أ و من ا ل إ ي ا ل ة ف ي ا ل ج و ر ا ل ل و يعين ة ي على تقريب الفعل فالرجوع إ ل ى شيء هو ا ل أ ص ل أول فيه معنى ا ل أ و ل أ ه ل ى الى كذا أ ي رجع إ ل ى ما كان أ ص ل ا و أ و ل والمفسر أ و المؤول يرد الالفاظ إ ل ى معانيها لان ا ل أ ص ل هو المعنى واللفظ تابع له فنحن لا نجيء ب ا ل أ ل ف ا ظ ثم من بعد نفكر بالمعاني ولكن نجيء ب ا ل أ ل ف ا ظ للمعاني التي تقدمت ف ا ل أ ل ف ا ظ أ و ع ي ة والمعاني ح م و ل ة ولا يراد بالوعاء بما في الوعاء لا يراد الوعاء ل د ا ت ه و إ ن م ا يراد الوعاء لحمولته إ ذ ا جئت بـ بـ بـ بوعاء فانت لا تريد الوعاء لنفسه واسمه إ ن م تريد الوعاء و وعاء يدل على أ ي حافظ لشيء يحمله وعى إ ذ ا حفظ ومنه الوعي الحفظ ا ل أ و ع ي ة ح ا ف ظ ة ل م ا فهي لا تزيد على أ ن ه ا ح ا ف ظ ة أ م ا المحفوظ المصون المكنون الذي هو المراد بالقصد ا ل أ و ل فلذلك يسمى م ع ن ا الإطلاق اللغوي يرتب اللفظ فهي تحت يرتب المقام الثاني والمعنى ف يقول ا ل م ا م ي ق عانى يعني إ ذ ا قصد فالمعنى هو المقصود ب ا ل د ل ا ل ة من اللفظ مقصود من اللفظ بدلالته هو ا ل م عانيت ن ى ق ل ع كذا وقصدت كذا في التافه ا ل إ ط ل ا ق ي ترقيم للرتاب وضع للرتب ا اذا المفسر و يرد الكلمات ويرد النظم ويرد الجمل ا ح س ب دلالتها إلى معانيها س و كذلك ب ت أ و ي ل أم بتفسير ب ن انه ء شيء على على ل ل اقتضى ظاهر هذا أم م و الرد وقيل إ ن من ا ل إ ي ا ل ة وهي ضرب من سوس الناس وقياده ا ل س ي ا س ة ح ك م و ا ل إ ي ا ل ة س ي ا س ة سمي المفسر مؤولا ل أ ن ه يسوس الكلام بمعنى ي ت ص ر ف به على نهج ح و من من, من ن ا ل الراشد ل ك ي يضعه موازعه كشأن ل ل م د ب ر الحكيم ف ي م ق ا م ا ل س ي ا س ة حيث يتصرف ا ل أ م و ر على م ا تقتضي ا ل ح ك م ة فهو أ ي ض ا م م ك ك ن أن ي و ن من ا ل ي ا ل س و ي م ك ن يكون من ا ل أ و و ل ل ا م ع ن ى هو أن ا ل م ف س ر ي ش ت غ ل ف ي حقل ت د ب ر ي ت ف س ي ر ي ت أ و ي ل ي غرض م ن ه توضيح المعاني وتبين ا ل أ ح ك ا م والكشف عن ا ل أ س ر ا ر التي تجعل ا ل ب ح ث في علم التفسير يقول بصدق وتمت كلمات ربك صدقا وعدل ويقف على حقيقة ل ل نزل أحسن الحديث ه أحسن كتابا متشابعة وعدلا إ ذ ا جانب هذا الجانب قصر ر في فهو ي ج من إلى مناجه ف ق يكون غرضه ا ق ت الاقتصار ص ا ر غرضه وقد يكون على تتم ف ف س ي ر ر ا ا ل م د ك ا ا حصل لك في تفسير بعض مع خ والمؤخري ت ت ت ص ر ي ن الجلالي م الجلال المحلي ثم تفسير الجلالين وغالبا ما ا ق ت ص ر على تعريفات ب س ي ط ة لا تغني ولا ت ش م ن خصوصا طالب الفهم ا ل أ و س ع إ ذ ا كان من علوم المفسر التي استهينوا علوم توقفه على معنى ا ل ك ل م ة لكشفها وعلوم توقف على إ ع ر ا ب ه ا لفهم نظمها كيف جاءت في النظم؟ في التركيب الأحكام في في ويأخذ يعرف أيضا في فهو جاءت محتاج النظم المعنى من دلالة النظم إعرابا لأن الإعراب عن المعنى فهو أيضا محتاج خصوصا في باب وهذا من اشتغالات المفسير لأن من عن من يريد ت ت ل ان يعمل أ منهجا اصوليا في النظر في آ ي ا ت ا ل أ ح ك ا م ا لاستخراج ا ل أ ح ك ا م منها وعليه فما العلوم المشعفة يمكن أن من علوم التي ندرجها القرآن أنها هناك هي دول أن أن نقول إنها من مجده استمداج إذ فرق إذن بين و بين ماده العلم تابعوا معي مثل ا ل أ ص و ل من استمداد علم التفسير لكنه ليس ت من مادته الاساسي فلا ن ن ح ندخل ا ل أ ص و ل كلها في ع ل م التفسير و إ ن م ا نخد أ جانبا من ي س م ه ا ل د ل ا ل ة على الحكم أ و قل العلوم التي تعالج ع ل ا ق ة ا ل د ل ا ل ة ب ا ل أ ح ك ا م سنقف عندها كما وقف عندها الشيوط إ ن شاء الله نعرف ببعضها مساله واسعه جدا اعتقل بعض العلم إ ن ه من البحوث الغير ا ل أ ص ل ي ة في ا ل أ ص و ل قال هذا من باحث ا ل ل غ ة و إ ن م ا عندهم المباحث ا ل أ س ا س ي ه هي ا ل ا د ل ة و ا ل أ ح ك ا م اما مباحث ا ل ل غ ة فقالوا ادم ما يستعين بها ا ل أ د ا ت و إ ذ ا تعينت صارت من من صميم العلم تعينت فلذلك أ خ ذ و ا من هذا العلم المشممه وصولا مباحث وعلوم وعلوما و و ع ل م تعتبر أ س ا س ي ة في بحث أ ح و ا ل النص القراني آ ن ي أو ل ل آ آ ي ا ا ت ق ر ة خصوصا آيات ذلك أن للنص أحوالا آيات الأحكام ذلك أن باعتبار اتضاح دلالتها العقل, العقل واستمرار ض و ح د ل ل العقل ا و دلالته وعموم دلالتها وخصوصها و إ ش ك ا ل ه ا أ و عدم اشكالها له أحوال العصارة المقابلات تقول هذا فمجتنحة محكم نذكرنا تزيد يحتاج الذي عن المعنى يسموه إلى ضبط لهذا المعنى الذي يسموه مؤكم. هذا النص محكم علم يعرفك بمحكم النصوص ومقابل المحكم المتشابه متشابه هذا, هذا يؤخذ الحكم منه على هذا النحو وهذا يؤخذ الحكم منه او لا يؤخذ على حسب تعريف ا ل متشابه عند ك ل هذا ه النص مجمل هذا النص مبين. كلها في قضوح هذا النص ظاهر وهذا مؤول هذا النص نص ب م ع ن ى بلغ في وضوح الدلاله الى مقام النصيه هذا محتمل وهذا غير محتمل هذا نص مشكل ضبط جهات إ ش ك ا ل ه هذا النص موهم للتعارض الذي قد يسمي ه البعض تناقضا يعني ل أ ن ه لا يعرف كيف يخرج من هذا التناقض في الكتاب إ ذ ا نحن بصدد علوم تعرفون ا ب أ ح و ا ل النص في م ق ا م ا ت الاستدلال تبدو معها وفي م ق ا م ا ت الاستنباط ي ا ي علوم تضبط أ ح و ا ل النص لتسميه تباعا لاحواله هل هو محكم متضح ا ل د ل ا ل ة ام مشتبه ا س ت أ ث ر الله بعلمه أ و احتمل إ ذ ا على د ر ج ة الاشتباه ا خ ت ل ا ف ا ل د ل ا ل ة وقبل البدء باول العلوم في هذا الصدد وهو علم المحكم والمتشابه وهو من علوم ا ل ق ر آ ن وينتمي إ ل ى ا ل أ ص و ل ويعالج م س أ ل ة د ق ي ق ة من أين تأخذ الحكم أن أخذ أحكامنا لا إذا في المتشابه لأنه بعلمي. فان المتشابه قلنا ليس هو المستاثر وانما المتشابه الذي اجمعه ا ل م ش ت ا ث ر ب ي و اجمعهما خفيت دلالته و ا لم ت ط ض ح ع ل ع ت ب ر ان المحكم ما اتضحت دلالته و علم المراد منه متضحات الايه محكمات قسموهن المتشابهات كما قبل ل م ع ا ص ي متضحات الايه محكمات قسموهن اي ل م المقابل قسيم والمقابل متشابهات فيكون الخفي ما خفي معناه والمتضح او التبس نكون فيه متشابه وقد ادخلوا فيه المستاثر بعلمه ولذلك قال ابن الخطاب رحمه الله والمتشابه ضرباني ما يمكن الوصول الى معرفته بضرب من الاجتهاد وما لا وما يستحيل و ق و ف على حقيقته و أ و ر د منه صفات الله و أ ح و ا ل ا ل ق ي ا م ة أ ي الغيب فذكر من فجعل من المتشابه ق ش ر يمكن أ ن يرد إ ل ى ج ه ة اجتباهه فيفك وذكر من ج ه ا ت الاشتباه أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة إ ن شاء الله نورد بعضها من بعد المحكم إذن لا الوقف الأدبي البسيط المحكم يطلق القرآن كله إذا كنا نعني به الإتقان كتاب أحكمت آياته أي كلها ولا عند الذين يقفون عند المتشابه ووقف أدبي القرآن كله متشابه الله نزل أحسن الحديث كتابا ذلك يطلق كله كله نزل يمكن أحكمت أحسن إذن أن نقف أن نعني عند يقفون عند ويورد أي أدبي ووقف وهو به به متشابها ويريدون م ت ش ا ب ي ا في الحسن يشبه بعضه في الحسن وفي الصدق وفي علو الطبقه ة في اللغة ا ت ش ب يعني التناسك تقول في اللغه ب و ا ل ه به متشابه أي متناسب الله في طعام جنة وأوتو ا الكمان ي ة كما تقول ا س ن ا اطرافه و أ ع ض ا ؤ ه متناسبه ة ما ف ي كل شيء فيه بقدر ه د ا ن المعنيان يدخلان بهما إ ل ى معنى المتشابه و ا ل م ح ك م المحكم قد يطلق ويرد به اتقان الشيء و ح ك م ه وهذا ا ل ق ر آ ن كله محكم بمحكمه الاصطلاح و م ت ش ا ب ه كل في محله وكل ل ح ك م ة و م ت ش المتشابه ب بمعنى ه ا يرد إ ل ى المحكم صحيح و ا ل آ ي ة ه ذ ه التي ت ب ي ز بان بعض ا ل ق ر آ ن مخصوص بوصف المحكم وبعضه ب ص متشابه وهي في صدر ا ل ز ر ا ء الثانيه ة سورة آل بسم عمران آل الله و أ ن ز ل ا ل ت و ر ا ة والانجيل من قلودا للناس و أ ن ز ل ا ل فرقان إ ن الذين كفروا ب آ ي ا ت الله لهم ه ذ ا ب شديد والله عزيز ذو انتقام إ ن الله لا يخفى عليه شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء هو الذي يصوركم في ا ل أ ر ح ا م كيف يشاء لا إ ل ه الا هو العزيز الحكيم هو الذي أ ن ز ل عليك الكتاب منه أ ي بعضه آ ي ا ت محكمات هن أ م الكتاب واخر اي منه متشابهات والايه نبهت على أ م و ر ك ث ي ر ة ولكن من أ ج ل ه ا مما ينبغي استحضاره في موضوع المحكمه ع المتشابهه ان ا ل م ح ك م ة يمثل في ا ل ق ر آ ن معظمه اكثر آ ي ه لقوله تعالى هن ام الكتاب ومن إ ط ل ا ق ا ت ا ل أ م المعظم هذه معنى س معظم مشائلها ام الباب ومعظم مشائله في كذا وكذا ثانيا أ ن المتشابه يرد إ ل ى م ح ك م ه ب ق و ة إ ح ك ا م ه هن ام الكتاب فتسميتها ب ا ل أ م للرد إ ل ي ه ا فتنبيه ف ي على ر ت ب ا س ه منهجيا يمثل الغالب ويمثل منهجيا أ س ا س الرد إ ل ي ه وليس العكس ف ل يجعل المتشابه أ ص ل ا للرد المحكم ع ده هذا من أول القرآن معظمه و ا ن ي أ ن ه ه و ا ل م ر ج ع و ا ل م ر د و ا ل ح ك م ع ل ى ا ل م ت ش ا ب ه وفي قول الله تبارك وتعالى هو اخر بدل اخرى هدل من وين العدل في باب العدد يشعر بقلتها رب قائلا يقول اذا فسر المتشابه ب ا ل م ش ت ب ت ر بعلمه كالغيب وكفواتح الصور عند بعضه اولى الحكمة في أراضي المتجابة؟ قال الله حكم كثيرا في فيه بيان ع ظ م ة العلم ا ل إ ل ه ي و أ ن فيه ما بلغت لن تصل إ ل ى أ ن تحيط به العلم ف آ ي ا ت الكتاب ا ل م ج ل و ا ل ك ت ا ب ا ل م ت ل و ك الكتاب ا ل م ج ل و كما ان في هذا غيوب لا يمكن أ ن تقف عليها قال تعالى فيها السماوات ولله ولله غيب و الغيب ر ض ف الذي س السماوات م معروف ما وصلنا أقرب أما م ا ا وصلنا لغينا الأرض بدأوا و ت على أقرب الأرض للنحيط نقول لك على الأرض في غيب غيب به ا ف غيب لي الذي الأرض هذا تحتنا الترى تقول تحت ك ش فيك ه ا ل غ ب الذي ي ف ويتحدك غيب روحك من غيب الارض أ ر ض غيب ل ل أ أ ر روحك ض من غيب ا وغيوب ا ل أ م ا ر ا ت ا ل ق ا ئ م ة التي لم تظهر بعد وهي من أ م ا ر ا ت ا المسيح الدجال الذي تحدث عن النصوص و ك د تتواتر من غيب ا ل أ ر ض وكل في أ ح د ا ل آ ي ا ت التي تحدث القرآن عنها ك أ ه ل الكهف وغيرهم والبعض يقول هنا والبعض يقول هاؤلاء في في ولا أ ح د يستطيع أ ن يحسم ولا أ ن يجسم ولله غيب السماوات و ا ل أ ر ض إ ش ع ا ر المتصل بعلم الله في الكتاب أ ن ز ل ه بعلمه انه لن يصل إ ل ى الاحاطه به فيبقى جانب من الغيب فيه و أ ع س ي مسئلة بسيطة ح ت ى ت د ر ك أنه في الفعل ف يصل م س ح و ق ل إلى مقامات لا م مقامات ه يقف س ت ط ي فيها ي ع نعزم عند قول الله كل يوم هو في شان فلا يخرج من هذه ا ل آ ي ة إ ل ا هو يتفصّل عرقا كيف متى ما ب د له معنى بدا له ما هو اجل عند ربك كألف سنتين مما تعود、دون. عنده إيه؟ في اعتبار الله عنده يعني يوم من ا ل أ ي ا م ا ل س ت ة التي خلق الله فيها الكون مثل السته دق الله س ت ة أ ي ا م أ ن ا س ت ة الاف في يوم كان مقداره خمسين أ ل ف س ن ة هل هذا يوم القيام و ل هذا الرقم ا ن حصر حقيقي أ م ن م ج ر د ا ل م ب ا ل غ ة ش ي ا م ح ي ر ة وكلها من عالم الغيب لا تستطيع ان تحسب ولكن توقفك على جلالها وعظمتها و إ ن ت ه ي قلم تفسيرك لا تشتغل بشيء ب ص ر ص م ح ت ن ا عن السواك في مواطن لامرتكم ا ل س و ا ك عند كل ص ل ا ة لماذا لاجل ق ر ا ء ة و م ن ا ج ا ة الله اما ان تقف امامي و ا تستك ف تحتاج الى ان روحك ل ي ل ة عروسك هذه المحكم المتشابه متشابه هنا من فوائده أ ي ض ا هذا اللون من الوان الامتحان امتحان العقل مهما حصر مهما ادرك انه يقف أ م ا م ما يسمى ب صفا ل غ ي ب ص خ ر ة الغيب يسلم وتبقى ك ل م ة الله أ ع ل م ح ا س م ة في المقامات والله يعلم وانتم لا تعلمون قال سيدنا أعلم أ ح د الابن عباس وما اوتيتم من العلم إ ل ا قليلا فقال له ازيدك والقليل ليس لنا أ اوتنه العلم فحصدنا اننا ل صفر وهذه الكلمات شعور بالتواضع في مقام العلم يدعوك الى شيء عظيمين أ و ل ا ا لا تشبع من ا ل ا س ت ز ا د ة ثانيا ل ان تتعظم مهما بلغ مقامك بلغ شريف إ ذ في يكون هذا لا ن ل م س ت ف غني ع ا ل أ ل م س الأول حتى مهما ل ونسود ا ل ت ب ه أنت وإذا ا ق ل أهل ل ا ع ل من إ في جعل بعض القرآن م ت ش ا ب ه ك خصوصا إ ذ ا جعلناه كما جعله الكثيرون وهو مما لا يدرى المراد منه على القطع وعليه فلست ممنوعا من ا ش ت غ ا ل به و ت غ ا ل ا ل ت د به ر ف ي وحين خ ص ص و ا قال الله تبارك وتعالى ليدبروا ت اياته وعندنا من صيغ العموم الجمع إ ذ ا أ ض ي ف إ ل ى معرفه ة بالإضافة الجمع المعرف وإذا ا أعرف آ ي ت ف ش ا م ه التي م ح ك م ة والمتشابه وهذا تمسك به الذين قالوا ان المتشابه هو نفسه محل للتدبر لكن لا يقطع على مغيبه أو مغيبه م ه ف ت او معنا عني ش ي وبصاحية البخاري في تفسير قول الله وتعالى والراسخون في ة قول والراسخون الله ا ل ل ع مخيبه يقولون قال و ل آمنا ا به ر س و ن ف العلم يعلمونه ويقولون آمنا ه احتعى الوقف ا على ل ل وانه وقف السنه وقف الاكثرين ت وما يعلم تاويله أ إ الا الله قف وقف تمام فيه يجز الوقف ويجز الوصل العلم, كان عنده العلم مع الله وقف و تمام و ل ا ا ن لقد لبستهم ف و ج ه ا ن ي ل ع م ل ة و ا ح د ة وليعلم الذين أ و ت و ا العلم أ ن ه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم هذه فيه معارج في المدارك مدرك العلم مدرك الإيمان مدرك فيه الحقيقة عندك. لا فيها شيء. كلما وطمأنت عندك يصعي نزعك الإخبات الحقيقة لا فيها وانطفأت في شيء سكنت وخبت خبت أصبح أي ح ر ا ر ة الشبهه والاعتراض وكل شيء ينازعك خلاف العلم ليس بموجود ا ر ت ق ا ء في مدارج ا ل م ع ر ف ة وعنوان ا ل ع ق ي د ة ا ل إ ي م ا ن ي ة فاعلم كعنوان ا ل ح ق ي ق ة ا ل ق ر آ ن ي ة ا ق ر أ باسم ر ب ي فاعلم أ ن ه لا إ ل ه فتصدير أ ك ب ر ح ق ي ق ة في ا ل ع ق ي د ة ا ل إ ي م ا ن ي ة ب ع ل م إذن أ ع ل ن ا ل إ ي م ا ن علم وليست تسليم عجماوي أ و أ ع ج م ي ولذلك لاحظوا كيف يسوق الله في ا ل ق ر آ ن ا ل آ ي ا ت في مقام الدليل على الغيب إ ذ ا من ثمرات ا المتشابه أو فوائد و ح ك م حتى أ ه ل العلم على اعمال مزيد من النظر حتى تظهر ف ض ي ل ة فيما ب ي ن ه لان الفضائل اذا فتحت المامله للنظر قال هذا وقال هذا ونظر هذا وباتت جواهر هذا واسراره بات ت ل ت ف ا ض ل في العلوم والتفاضل فيما و ا ل فهو تبارك يتبين اقدر الناس ولم يجعل الناس سواه قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض زيادة في ن ب ولذلك ه معين فقد آتينا فقد آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا ل و كان الحاسد ا ل ذ يريد كان الحسد م ا ب حسد ر ي إ ل غ ا ء الفضل ينبغي ان يكون نشوزه شوانا الأصل من حيث يعني من حيث حيث ويخص ا ا ل ل آ خ ر ذ يريد ي أن هو ب ا ل أ ف ض ل و أ ن ينزع الناس م ن ما لهم من فضل للتحقيق كان رجلا يعني يمكن أ ن يقارنه ل على أ ب و ا ب من ا ل إ ل ح ا د انه يعترض على الله في ا ل ق س م ة ويريد أ ن يزيل حكمته في فتح الباب لهذه الالوان من, من تفاوتات للتطهر حسب ما آت اتى ل شيء محسد الناس قل ع الله في قسمته كل لمن شيء أ س أ ت على الله في قسمتي ك أ ن ك تقول يا رب ما أ ح س ن ت حين فضلت هذا ع ل ي وهذه ا ل ع ل ة ا ل إ ب ل ي س ي ة التي ط ر د ت خ ر ج منها اهبط منها لا يلي قوة يعني لا يليق بها ن يكون في مقام الفهم إ ن ه ب ل ي إ ط ل ا ق ا ل ق و ة قوه ا ل إ د ر ا ك قوة الفهم لدى العلماء بحسب تفاوته لتظهر أو ليظهر الفضل الذي يوجيه كل في مقام الاستنباط التفاسير هذا ايضا ل ل ا فتوقف على من ي ت ت ب ه إليه خيره و ج مقاصد ل أ ب ا ن ي في ا ل م ف ر د ا ت وقف على ما لا يمكن ان يخطر ببالك أ ن ه وقف على عدو من التفسير وتجد أ س ر ا ر ا غ ر ا ئ م في مقامات التفسير واعمال ل النطر هذا النظر س ا ل ة خصم الأدل خفاء الأدلة فيه وكان ا ل ر ما رده إ ل ى خفاء في ا ل د ل ا ل ة كان فيه فسحه ح نوع من ت ا م في باب تسليم بالإمكان. هذه الآية ممكن. ممكن. ولا أحد فيه تسليمي الآية يشوج يقول باب بالإمكان متطابقين هذا ولا لها كان الأولى أن نكون كأسنان الحمار كما تخرج على يقول ل ممكن ممكن نكون أن أن أحد قال سواسيه قال الناس س و ا س ي ا قال كاسناني ايه قال ك أ س ن ا ن ي الحمار لان اسنان ل ت ا و ي الحمار متساويه تماما ل ل و وأبي؟ ا د بين ا ل إ م ا م كالنبي وبين متبوعه أ ب د ا ا ت س و ي ه بين المختلفين ظلم وعدم ت س و ي ه بين المتفقين ظلم أ ي ض ا فمثلا ل ذ ي ن يريدون اليوم ت س و ي ه بين الرجل والمراه كلها ظلم لهما معا هناك مقام فيه الاستواء وهو مقام فيه خ ص و ص ي ة ف إ ذ ا سلبت منها خصوصيتها لجعلها للرجل ومنه خصوصيه لجعلها للظلم وضع وقلت ع الشيء محله في غير له تعال أ ن ت أنت, انت هذه وظيفتك الحضانه ة وقلت ل أنت هذه وكذبه ظ ي ف ت الإمامة والاشتغال الخارجي وقال بها الأصول لا لا على فتقول له انت انت لا وأنت تصنع تؤتي أحتى أنت تحضي أنت تهدى بغي ي إن أن حض ه بك ذ الصنع إ ى تغير ا ل أ و ولا ل تستطيعها إذا أ ت متطفل ل مثليات الحكم ى ت س و ي ة بين المختلفين ظلم والخلاف بين المستويين ظلم نقول مع معناه العلمي العدل تاج معناها الأفضل أن نستعمل قال الدقيق قال مستوي الاستوي تسوية وشعاله الله ذلك أهل العلم العدل الأفضل كلمة عدل بدل حتى في المصطلح هذا تاج سبراك في في شيء مع حتى ولما ا بلغ أ ش د ه واستوى استوى فوق ا ل أ ش د وقال ا ح د ة و تعالى خلقك فسواك فعدلك ا فجعل العدل تاجا ل ل ا س ت و ى فارتبوا بالفاء معنى أ ن العدل د ر ج ة أ ر ق ى من الاستواء ى ل الذي ل ا ا ا ا س ت ت و ى يعني ف فبان من هذا أ ن العدل ت أ ج الاستواء بمعنى ان هناك تحفظا على الاستواء قد يكون ظلما حين يكونوا في محله أ ف ن ج ع ل المسلمين كالمجرمين حكما يعني امن جعل الذين آ م ن و ا كالمفسدين في ا ل أ ر ض موزين ا ل ل والوجود ه حين ن ت ظ ر و أو ا مختلفاً متساوياً إلي ولكنه تجده معتدل على اختلافه معتدل الفرق بين الاستواء وبين الاعتزال وبين... رجعنا إ ل ى ق ض ي ة المحكم والمتشابه ا ل ق ر آ ن أ ح س ن الحجيج ب م ت ش ا ب ه ومحكمه ولهذا ثمرته ولذلك تجد إ ل ى اليوم كتب تفسر آ ي ا ت ا ل أ ح ك ا م على المدائن ا ل أ ر ب ع ة أ و ا ل خ م س ة الحكم. وكل يفسر مذهبه ويستنبط له و ي ت أ د ب ويقول هذا على مساله و ل ا ي في النكاح أ د ل على, على اعتبارها من اطراحها وهذا كذا ج ص ا متى بالنسبه ل ي ا ل أ ح ن ا ف والكيال ا ل ه ر ا س ي بالنسبه للشوافع والعربي بالنسبه ل ل م ا ل ك ي ة ايات ا ل أ ح ك ا م ب خ اختلافها بسبب ه أ ن في النصوص محكما دل لفظه على معناه وعينه وفيه متشابه على التفسير الذي يقابل المحكم محتمل من مرجحات والمجتهد إما بأدلة وإما حين لحد ترجح للباحث لدلالات تصل الاشتبال الاشتبال تستطيع تكون تبدوه لا لكن والناظر بأدلة بأدلة قد خارجية النص خفية سياقا أو سباقا في خفية أن عن أو ونحو ذلك من القرائن التي تعينها على الترشيح المحكمه والمتشابه يكفي هدف ت ع ر ي ف ولا يزيد شيء أم شويه يكفي يبارك ا م ح و ر ا ل آ خ ر هو ت و المطلق م ت ص هو ا ل والمقيد او ل ل م ط ق ا ل م قل ي أو ك المجمل ا ل م ب ي ن ن ق و ل هذه قريبه من م ر ا ج ع أ خ ذ ا ل د ل ا ل ة من المحكم نقولنا هنا منه كيف قلب نص أو ظاهر أو المحكم المراد تأويل ما ظاهر كيف عرف نص بنص أ و ظاهر أ و ت أ و ي ل ف ح ل ك على هل مبين ل أ ن عندهم المحكم ما بان ب بان الحكم ن ا من من لفظه لكن نوع الدلاله ة ج ة جهة إما أن تكون من جهة النص وإما من جهة إما وإما وإما إلى إلى من من من مبحث المجمل المبين لأن عندهم المجمل النص الظاهر التأويل وافتقر بيان تكون فرجع فرجع إ ل ى معنى الاشتباه افتقر إ ل ى بيان لوجود ما يسمى بجهات ج ه ا ت ا ل إ ج م ا ل أو ج ه التي ت ا ا ش ب ا ا ه ل ت قد تكون أ ح ي ا ن ا ضبط هذه الجهات ما أ م ك ن الاشتراك غربت اللفظ تقديمه ا ل ت أ خ ي ر ا ل و ي ن و م و ا ن قد يكون من جهه ا المعنى ا ت ش ب من ج ه المعنى وأحوال الآخرة والغيب قد يكون من ج ه ة الكم والكيف فيدخل في باب العموم والخصوص ل أ ن الخص هو استثناء من جمله اي ان هذه جهه ك م ي ة أ و من ج ه ة كيف هذه كلها جهة قد النص فجعله تدخلوا النص مجملي قد من نوع الذي او ل إلى ذ ي يفتقر بيان أ نوع المشتبه الذي يفسر ولكن بفك ما يسمى ب ج ي ا ت ا ل ا ج ت ب ا ه فلذلك أ ل ف اهل العلم في المشترك والفوا في الغريب غ ض ب ة اللفظ احيانا و أ ل ف و ا حتى فيما يسمى بالنصوص التي تتحدث عن آ ي ا ت الصفات وهذا ت ن ز ع ت الفرق ه ن ا ك م ن ي حملها ل م ج ا ز ه ن ا ك م ن ي ح م ل ه من يسلم ويقول ن ف و ت ل أ ن ه لا أ يحتاج ي ف ي م ق ا م ا ل إ ه ا م ل ه ل ا ل ع ك ه الشباب و ك ل نصين أ و ه ا م ا ت ش و ي ا فوضو أ و ل و ا ع ت ق د ت نزيا نصيدا اوهاماتشويا وفيما ق م ا ل ح د ي ث ع ن ا ل ل ه و ص ف ا ت هو الغيب في ها أ ن ه ا ر م م ا ي غ ي ر آ س ز ي ن ولي عليك أ ن ت تجزئ بين الماء ا والمياه ل التي في فمك, الماء في فمك مع العين مع المسافه ي تستطيع لا أ ب د و أ ن ه ا ر من لبن لم يتغير طعمه لفظة لبن تحيلك على شيء تعرفه هو الخارج من من من ر ت د ا ء او دراع البقر او الابل لكن تقول ق نحملها على ح يقول ة أنت ن إيش م ج ن و ا ل تعالى يقول ه في الغيب وننشئكم فيما لا تعلمون هذا ا ل قياسا ر آ ن ف م لا تعلمون ا ق ي أبدا ويقول س ي ن ا ابن ابن عباس حبر ا ل أ م ة وترجمان ا ل ق ر آ ن و ا ل م ش د د بدعاء النبي اللهم فقهه في الدين وعلم التويل يقول والله ليس في الآخرة في مما في الدنيا مما لنا به علم إ ل ا ا ل أ س م ا ل فكيف يجي قوم ي ت ن ط ح و ن يجتمعون على الحقيقه ايش تعني بالحقيقه ة أ ن لبن بقر لبن جمل يمكن أ ن تصل إ ل ى ا م ع ن ى المشترك وهو شراب شراب في غ ا ي ة اللذه و غ ا ي ة إ س ع ا د الشارب ي فيه صنف من أ ص ن ا ف التكريم لا ينقطع مدده كما تنقطع مدد اللبن وهنا من, من د ر ع ويخرج بالاعتصار ن ق ط ة ن ق ط ة أ ن ه ا ر من ماء انهار من لبن تفهم هذه ا ل ق ض ي ة المراد لا تقف عند هذه هذه البنيات فهي مضلات البنيات مضلات وقد حصلنا من تناطح في مقام الفرق على مثل هذا شيء غريب م ا ن ا قلت لكم إ ذ ا د ق عقلك فالتمس ي المدد من إ ي م ايمانك ن ك س ع ف ك ا ل ت س ل م م د د إ ي م ا ن يسعفك وحين تصل ل ى قول الله تعالى في ا ل ج ن ة وسقاهم ربهم شرابا طهورا علماء التفسير وانا ق ل لكم ه ذ ا م ن م ش ت ب ه سقاهم تعرفها جعلهم يسقون ويشربون أ ذ ن لهم في السقيا او قدم ا لهم الشوط شراب أ ن ت ت ع ر ف شائل وليس كره قال سيد جان ش ي ا ا إ م ا مطهر بمعنى أ ن كلما أ ك ل ت في ا ل ج ن ة تحتاج إ ل ى صرفه ولو كان ف ا ك ه ة فيتشرب بعده شرابا يطهرك يخرجه منك عبيرا ومسكا وكافورا ل أ ن ه لا يوجد فضلات هذا اجتهاد و ف ن و ر ا ن ي خ ر ج و ا هذا ماشي هذا أ و شرابا خالصا لم يخلط بزنجبيل ولا بكافور ل أ ن ه دكه قبلها ومزاجه من تسنيم ومزاجها ك ا ف ر في شراب ممزوج وشراب خالص وما عاد عليك يبقى في ز و ا ي ا خبايا حين ت ا ت ي من يقول شراب طهور ساقي هنا الله حدفت و ا س ط ة و يطوف عليه أ ي ب أ ك و ا ب و أ ب ا ر ق أنا ما الوسطة فهذا شراب كيش خاص دعا بعض العلم الى ان يقف هذا صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جيشه س إلا واحد من علماء التدبر يقف إ ل ى هذا الدرجه يقول لا اله الا ا ل ل غ ة من يدرك وهو ا ل آ ن يشعر بهذه ا ل ص ل ة الساقيه ا ل ل والشراب ل جلا علا ل ه في و المنعوت بالطهر غ ا ي ة ط ه و ر ة ونحن ا عندنا ا ل م ب ا ل غ ة في ه كل زمن ا بحسبه زمن الخلود ونوع ا ل ا ل إ ك ر ا م ا ل إ ل ه ي كيف سنزل عليه لفظ ا ل ط ه و ر ا ل م ب ا ل غ ة كيف م انا عارف أ أنا سيجن جنوني حين أ ق ف عند مثل هذه الايه إلا فكيف ي ج ي يقول أ ط و ي هذه الصفحات نشم ريحا غ ر ي ب ة عن ريح التفسير وريح الجسد انت مزكوم أ ص ل ا وفاقد ا ل م ن ا ع ة هذا يخرب جسمه أي د اي خ ل أ داخل هذا يخاف من كل شيء ولزا الإثر أنا فيه سد、الإثار. نعم عشي ا ا تريد تنام ان نشرب كلانا ل م خ د ر ا ت نذكرك بالشراب التهور تستيقظ المحكمه ا ل م ت ج ا ب ه ه والمجمل المبين قريب بختامه ا ل إ ج م ا ل جهه من جهات ا ل إ ش ك ا ل رفعوه بالبيان ي د خ ا ل ه لحيزي التجليه وجعله بحيث يكون محكما تفهم دلالته من اللفظ والنظم ي إ م ا على وجه ا ل ن ص ي ة بحيث لا يحتمل غيره وهذا ويمتل ويدخل وذلك عنده منص. هذا له فيها له الذي يقال قال الحكم استفيد من الآيات نصا ويمتل له بآيات العادة كل لا كالفدية شيء يمكن في منص من أن من معنى وذلك في في نسبة تجد المتمتع أكثر فمن لم يجد فصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م في الحج وسبعه إ ذ ا رجعتم تلك المجموع ع ش ر ة ك ا م ل ة إ ذ ا فرقها في في في على أ ح و ا ل وجمعها ل ع د ة فتقول على المتمتع إ ذ ا لم يجد هديه ة د ي هدية ة هديه نسو المتمتع ف إ ن ه يصوم بدله عشره أ ي ا م ثلاثة هناك وسبعة إذا رجع إلى أهله هناك إذا نصا ما وسبعة رجع ف يتربصن ا ل سنعمل ا ف كيف ك ة فاجلدوهم ثمانين لا جائد ولا لا الحد هنا يقول يوجد أحد يمكن يؤمن نقص أن ي ت ر ب أ ن ف س ه ن ا أ ر ب ع ة أ ش ه ر وعشر ة تفهم؟ ش ر اي أ من ايام م أربعة وعشرة أشهر أشهر أشهر قال بأحد هكذا ل أ ك لا قائل له هذا محكم في مستوى النص يؤخذ الحكم من جهه نصيحه حكمنا وقد يكون المحكم يؤخذ الحكم منه من ظاهره و الظاهر نص محتمل ل أ ك ث ر من د ل ا ل ة ومعنى إ ل ا أ ن ه في أ ح د ه ا أ ظ ه ر والاخر المقابل أ ق ل منه ظهورا فيسمى الظاهر حكم الظاهر ظاهرا ظاهرا ويسمى هذا المرجوح مؤولا ر ج و يسمى يسمى م يسمى م ؤ وعندهم ل ا و العكس إ ذ ا رجحنا ا ل م ر ج و ح بدليل قيل فيه حكمون واول ا ذ ن عندنا في المحكم أ و المبين اما ان يكون بيانه على وجه النص او على وجه الظهور أ و على وجه التاويل أ و ي ل ومعنى ل ت أ هو تصريفه ظاهر إلى خلافه حمله الظاهر وجود أن عن نقتضي مانع من لدليل على إلى ذلك وهذه سد لها نصوص ك ث ي ر ة عندكم اسعفونا بالنصوص من دلائل م ث ل النصوص ا التي تؤخذ بالتاويل أ و يكون ي ل ل ظ ا ه ر ل ك ن م معكم أينما كنتم ن من ع وهو معكم أينما آياتها ن ص صحبة إفادة الله الإنسان أي لكل إنسان لكل أي وحمل ه و جل فعلا معكم أينما كنت هذا على ا ل ظاهر ا ل م ع ي ت ي من ص ح ب ه الذاتيه مستحيل ع ق ي د ة م س ت ح ي لا عقيدة ل يمكن و ض ا ح س ن ل أ ن الله لا يحل ولا يتجسد ولا يمكن أ ن يكون معك في مكان بذاته تعالى ربنا عندلك نهو مخالف للحواتذ إ ذ ا ف ي ا ل م ع ي ة هنا م ص ر و ف ة عن ظاهرها إ ل ى معنى من معانها ي عن ظ ا ه ه ر ا ا ل ذ ي هو ا ل ص ح ب ة ا ل د ا ت ي ة م ن ت معي في ظاهر ا ل ل غ ة انت معي وخصوصا ي ق ل لك انت هو إ ل ى معنى من معانها ي وهو ص ح ب ة العلم ص ح ب ة ا ل ق د ر ة م ع ن ى أ ن هو معك بحيث لا تخفى عنه كما لو كان الواحد معك مصاحبا هذه اللغه لا ي ك و ن ع ن د ه شيء فهم ا هذا لا ت أ و ي ل هذا ت أ و ي ل صحيح انه ف ي حمل نص ي ن على خلاف ظاهره لمانع قام بذلك لمانع واخفض ه حمله أن على ل استحيله ظ ا ا ه ر عقيدة و لهما جناح الذل من رحمته فلا بد من أ ن يفسر الجناح بلازمة, بلازمه وهو التواضع لذلك بعض أ ه ل العلم كان في مجلس و أ ن ش د أ ب ي ا ت ا راقط عنده مختاره من, من, من شعر العرب فيها مجازات واستعارات قال من اسقني من ك أ س ي ص ف ا ما ي ت ب ت الحب عندك فكان بعض الجلساء كان فيه كزازه في الطبع و ب ل د ة في الفهم ف أ خ ذ ك أ س وقال له صب لي من هذا ك أ س الصفا فصب من, من مقالتي اي مما قلته من حبك كذا فانتبه إ ل ي ه فوجده متعمم وصاحب انتماء للدين فقال له هات ي ر ي ش ة من جناح الذل واخفض ل ل ل ه لهما جناح الذل هات ي ر ي ش ة من جناح الذل هي فيه ر ي ش ة و إ ن م ا ا ل ق ر آ ن يتكلم بهذه ا ل ل غ ة التي فقدنا احنا ذوقها لمعانها ي ك ب ي ر ة لو وقف عند الواقف لعرف أ س ر ا ر الله فيما في مياه في مياه ت ع ف و ن الذل ك ل م ة ق ب ي ة تذلل س ا ن د ا ئ مياه ا ح في مياه غ ن يكون ي ع ز ز ح في مياه في مياه ل ل كلمة خ في مياه في مياه في م ي لك, كلمة تدلل. فيقول لك إ ن ه ذ ا الدل التي قد يعترضك وهم ت خ و ف منه نزولا عند رجل أ م ك هو نفسه م سلم ع د ا ص ع و أو د س ل الصعود إ ن ه جناح أ ت ع ر ف للدل ج ن ا ح تطير بفوق فكان هذا الدل هو عين العز ل أ ن له جناح يطير به رموز في الكتابه اذن كان ل ف ظ ة جناحنا ه هي سر ا ل م ع ن ى هي, هي سر ب ل ا غ ة هذه و ا ح د ة وشيء آ خ ر قال اهل العلم ي ط ا ئ ر حين يحصف غ ا ي ة على فراخه يطمهما تحت جناحه ففي الجناح شعر بالحنو السابق منها عليك أ و لك ففيه تحسيس ب إ ل ز ا م ردي رد الصنيع وقرب يرحمهما كما كما ربيان ي كما احتضنان ي كما مدا جناحهما عليا ل قال ل ل ت ا ا ع متى ي م يكون جناح الطائر تعرفون ه حين ينزل يمد جناحيه مدا كاملا فتستوي الجناحان والجسد ق ا لا م ف يستوي شيء ي جناح علو ي بجسد أ ص ل ه إ ل ا الطفر معناه تدل لهما الى د ر ج ة لا يبقى بعدها نزول وما بعدها شيء أ ع ل ا وهو خدمتها بالكامل بحيث لو وضعت قدما عليك لكنت في غايه السعاده الرحم متكبرا ليكون دائما ذليل فالكبر يتنافى مع الرحمن ة خفض له ما ج ا الرحمة ذلي ي من مع م س ت ي ت أ و ي ل النص ت أ و ي ل ا صحيحا قريبا تقبله ا ل ل غ ة بشرط ي ن يكون هناك ز ل ي ل يجعلك تصرف النص عن ظاهره إ ل ى مراد منه تقبله ا ل ل غ ة وتتحمله والعطره وقد حسيت هذا ن ف س ثم عندنا من, من ا ل أ م ث ل ة التي وضعوها له تماما ي ض ا لا ي أ ت ي الباطل من بين يديه ولا من خلفه كل هذه الوان التي لا يمكن أ ن تحملها على ا ظاهرها ما بين يديه الحاضر وما خلفه الماضي أو او ل ل م س ت ق ق ب في ل يأتي المستقبل فيفسر الخلف بخلف ما أ ن ت فيه وهو ا ل آ ت ي ما بين يديه هو الحاضر لا ي أ ت ي ه ما ي ب ط ل ه لا في حاضر حاله ولا في مستقبله ولا من خلفه فالخلف كل جهاز تخلفك فهي خلف كانت من ج ه ة الوراء من ج ه ة ا ل أ م ا م فليكن مرض بخلفه ا ل آ ت ي فلا بد من ص ر ف هذه اما بحسب ا ل ل غ ة اما بحسب السير على س ا س من من م ه ا ن ا ل م ج ا ز المعروفه ة أو ا ا ل نعم ن س ت ق ل من ه ذ الى إن شاء ا ل ل ه إ إلى, إلى بحث العلوم ا ل م ت ع ل ق ة بناسخه ومنسوخه لان عندنا في خصوص باب الاستدلال أ ن الدليل أو او ل دليل على الحكم ح ك م أ الحكم المستنبس عندنا إما أنت الدليل دليل لأن من تسوق أن على الحكم وإما إذا الحكم من الدليل. إذا كنت مشتدلا الدليل أن تستنبط كنت في أ ن النصوص ت تسوق للاستدلال بها ط ل م ن هذا ج في ه المقام يجيء يخو الناس المنسوخ تحديد طبيعه النص للحسم في م س أ ل ة استمرار الحكم ه وعدمه إذا نصرت الدليل نصرت أ و ل ا أ ر ب ع ة شرط الدليل في مقام ا ل أ ح ك ا ث وهذه العلوم ح و هذه ا ل تخدمها الجانب شرط رجوحه على معارز صرط استمراره ثم رجوح على معارز الدليل دلالة الدليل دلالة إذا ما خلاء واحد على على وجده ففنده صحته وضوح صحته وضوح ثم ثم ثم فإن هذه شروط الدليل الصحه نحن مع ا ل ق ر آ ن إذن ن تبقى ل ا ش ر واحد ط ث ل ث ة و ا منها ي س م ه اتضاح ا ل د ل ا ل ة على الحكم و ا ل أ د ل ة آ ي ا ت القران ونصوصه الآن باعتبار إذا الدلالة القسم فنص اتضاح القسم محكم وهو في مقام يدل هو وهو كونه أو ظ استمرار ه هذا ر على الحكم مؤول أو ب ب ب دليل خارجي أرجح ما كان أرجح مرجوحا ض ح الدلالة ت ت متشابئا مختلفة ت ف للنصف فالنصوش ا بالنسبة مجملا مبينا الدلالة ا و يكون يكون يكون وضوح س في م الدلاله يحتاج إ ل ى علم اسمه علم الناسخ و ا ل ن ص خ و ق تقدم بعضه في في محل النسخ ص ا ا ل ن قاض على المنسوخ إ ذ ا تبت ومعنى قاض عليه أ ن المنسوخ لا يعمل به فيشترط أ ن يكون الدليل الذي ا س ت ت ل به ليس له ناسخ, لم له ناسخ لان م يوجد له ن خ ل أ دلالته مستمره ة ا الأول الصحي النسخ النسخ ء مدة حكم الأول ودو يجيب النسخ دليل يجيب النسخ ليبين أ ن م د ة الحكم ا ل أ و ل ينتهج ولذلك لا يلزم عنه بدا كما يدعي الذين ينفون النسخ يقرأ هو في الله في في الله يغير علمه له كذا ربنا كل يلزم عليه البداء جاهلية هذا علمه ومنذ الأول الحكم عقدة أن تعتقد سيصير إلى نهايته كذا تحريم الخمر, الله تعالى علم أن الخمر سيحرم ولكن كيف يصل و ا بالنشر ا له حكم ثم غير الحكمة الى ح ك م إ ل ت ح ر م هذا في الصلاة فقط ثم سوى وبين المنافع فيه بينه وبينه التي يتم في الأخير الصلاة الكربة منافع للناس ثم سوى ل الوقت ي ه د يؤدي د ينفون النسخ بناء أنه ا على إلى ل ب ع ا ربنا عن ربنا ل ذلك لأن لا ى عن لا يغيب عنه شيء وعلمه في الماضي والحاضر والحال واحد وهذا من عقيده توحيد العلم كما سبق ت لكم أ ن تعتقد لوحدته في إ س م ا ء الله وصفاته الله واحد في العلم اي علمه لا يختلف باختلاف الزمان ولا باختلاف المكان ولا باختلاف القرب والبعد واحد كما يعلم الغيب يعلم ا ل ش ه ا د ة و إ ن م ا قسم عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة يبع صفارك ف ت ه م يعني هذه ا ل ش ه ا د ة التي عندك يحيط بها علمه كعلمه بالغيب فيها م ر ا ح ا و خ ط ب فقط و إ ل ا ف الله علام الغيوب و كل الغيوب ب ا ل ن س ب ة إ له شهاده تقريبا ا ل م ا ض ي والحاضر و ا ل آ س ي بالنسبه ة لله واحد في علمه ق د ر ة الله و ا ح د ة خلق الخلق كلهم وخلق واحد سيان في ق د ر ة الله لا تفاوت ل أ ن التفاوت ع ل ا م ة النقص و ع ل ا م ة أ ن لكن يستعلمت الابدي م ت ي ة الصفة و ة الذاتي ص ف لا يلاحظ في وصفه اختلاف ولا تفاوت فعلم الله لا يتفاوت لا ي ب د أ وقلل ا ثم يكتر كعلمنا ولا يكون كثير ثم ينقص كما أ ر و ن نحن نسيان لا يضل ربي ولا يعزى علم الله في الابتداء كعلمه في الانتهاء كعلمه حين نصير إ ل ي ه كعلمه كلها الآن كله ينبغي أ ن يعلم في ا ل ع ق ا ب د ر ح م ة الله تبارك و ا و ا ح د ة وحين يريدون الحمل ا ع ب ا د ه كلهم يحتاج الى ر ح م ة أ و س ع و إ ن م ا ذكر حديث التجزير حديث الجزي ح رحمة رحمة لرحمة الرحمة يلاحظ رحمة رحمة م قسم مئة المنفصل أما مئة ة بالنسبة الذاتية فلا يلاحظ فيها تفاوت. هذه خلق الله هذا الفعل فلا فيها تفاوت الله وجعلها هذه وقدم منها و ا ح د ة هي التي هذه ب نتعامل بها بل يتعامل الخلق بها حتى ان الدابه ترفع حافرها عن والدها ر ح م ة به من هذه ا ل ر ح م ة وادخر ليوم الفصل تسع و ت س ي ن تقديرا للهول الذي سيكون فيه لهول الذي سببه أ ع م ا ل ن ا ومفاسدنا وضلالنا وانحرافنا وزيغنا و إ ر ا د ة ت ص ف ي ة الحساب الله لا يظلم أ ح د عنده ووضع الكتاب قالوا ما لهذا له الكتاب لا يخاطر صغيره ولا وان كان مثقال ح ب ة من خردل من أ ف ع م ا ل ك م اتينا بها وكفى بنا حاسبين ومحاسبين هذا اليوم طويل الله اليوم الشيء تباك طويل بحمد شهر د خ ل في تسعه وتسعين رحمه من هذه الرحمه ت ا ا ل ا م ي ب س و ي ه على ه م ا ل ل ح م تبع ا ر ي هذا العلوم ترجع إ ل ى ع ل ا ق ة ا ل د ل ا ل ة بالاحكام أ ح ك م المسيء من العلمان لذلك لا إذا بد قال ل لأحدين الآيات الآيات و يخوض أن أ ح في خصوة تعرف متقد متأخر تعيين انتهاء متقاربا رفع عليه الناسخة والمنسومة الناسخ سواء قلنا بأنه رفع حكم متقد جميل بحكم جين أو قلنا بأنه هو تعيين الحكم المقادم جميل لحكمة بأنه جين بأنه أو هو حكم بحكم ا ل م ر ا د منه أ ن هذا انتهى فلذلك قال ا ل العلم ا ل ق ر آ ن على أ ر ب ع ة اقسام من ن س ب ه للوجود و ج و د النسخ المنسوم ز و ن ق م لا ناسخ فيه ل ا ن ز وهي و والأربعون صورة وقسم الخمس ف ه وهو الناسخ حوالي خمس فقط ع ش ر ي ن صورة و ق س م فيه فقط وهو الناسخ ست صور من وقسم ر وصورة العزورات ة الفتح ليس فيه الا المنسوخ وهو الاربعون ن ي ن الآية ت هناك ح ومتلل ثم ا المتبقين باعتبار والحكم قسم ر س نسخ ما حكمه و رسمه أي وما نسخ حكمه ورسمه معه هناك من يجادل في بعض هذه الصفات في بعض هذه ا ا ل أ ق س ما م نسخ حكمه وبقي رسمه هذا هو الذي يبحث في باب النسر وهو ا ل م الذي كتب فيه الكتب ككتاب مكي في النسر والعربي ما بقي رسمه وازيل حكمه ه هو يكتبون الذي ي يكتب ف فهذا القسم لماذا؟ لان م ذ ا ل أ فيه ع ش ر ا رب ق ا ئ يقول إ ذ ا ك ا ل ح ك م قد ازيل فلماذا يبقى الرسم والتلاوه قال يبقى لشيئين ف ا ي د ت ي ن ع ظ ي م ت ي ن ا ف ا ئ د ه ا ل أ و ل ى وهو ا ل إ ش ع ا ر ب أ ن التعبد ب ا ل آ ي ا ت مقصود في ذاته هذه ا ل ا ي ة نسخ حكمها وبقي رسمها ف ق ر أ ه ا تعبدا فتقرأ ا ل آ ي ة التي فيها سجن النساء الزواني حولا قبل أ ن تنزل آ ي ة ا ل ح د واللاتي ي أ ت ي ن ا ل ف ا ح ش ة من نسائكم فاستشهدوا عليهن ا ر ب ع ة منكم ف إ ن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن ل يجعل س ب الموت الله لعنى سبيل هذه آية من ونقرأها إذن عندنا اذا إ كنت من النساء واذا كنت من الرجال ا ل أ ذ ى ك أ ن ه لون ملوان التعزير فاذوهما ف إ ن تاب واصلح فاعرضوا عنهما ن ل المعاصرة الآية فقال هذه الآية في اللواطف ت ف في س السحق ي في واحد جاءت معنى مجمع إن أنها منسوخة هذه الحكم كأن فزعلها يشوش بيان وما, فيها وما في ه سوره لوط الحديث عن هؤلاء الشداد بما يكفيه ع ن ا لياسف لها والحديث ت ق ر أ قصه هؤلاء السفهاء وكانك تحس ب ا ل ن د ن يصل إ ل ى أ ن ف ك إ ي ن ت ر ه وتاتون الذكران من العالمين على ق ل ة ن ش ا وتذرون طرح الوذر ما ع نبد م خلق لكم ما خلق لكم خلق ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون متجاوزون للحدود ح د وتاتون ل ف في ناديكم المنكر ا ل ن ب ي ه ويتوسل رب نجني من ا ل ق والي م ا ل ن ربنا الجيني وآلي مما يعملون قال إ ن ي لعملكم من القالينا ت ر ف ي ش ن ل ق ل ة ق م ة البغت ق ل و ا فيهم في في من م ا د ة القلي ترفيش ا ل قلي للغة عربي السمك في الزيت تصل في البغت الى حد ك أ ن ك وضعت على نار ع ل ى زيت ن ا ر ي ة قال إ ن ي لعملكم من القالين هذه وجاهلهم ت م ت ج ا ا ل السماء رب نجني واهلي مما يعملون وفعل الله الرحمن الرحيم بهم ان حمل قراهم حتى ش م ع السماء نبح ة كلابهم وقلبها ثم ضرب بها في ع م ا ق ا ل أ ر ض و أ ج ر ى عليها بحر الملح البحر الميت وهو ا ل آ ن اليوم يندر بكاره بيئيه بسبب تزايد المراحل فيه لا, لا في حيوان حي ولا في امكان بل يهدد ا ل ب ي ئ ة التي من جواره خ و ك ا قال هذه الايه تبدو ك ا ن ه ا صريحه في الحديث عن هذه الشيء وهذا ن ع م ل فيها ما يجب <تصفيق> ا ة تذكروا د ك ت و ر الباهي ة محمد الباهي ة في الغالب ل ب ف ا التانية هذا ا ئ د ة ل ع د قصد بآيات يقول أساسي في القراءة المنزل منسوخة لك ولذلك العلم في ت ا ر ي ف ا ل ق ر آ ن قالوا زيد هو وحي الله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والتحدي والتعبد ت بيان بيان وتحدي المعترض والتعبد تلدداً بآيات الكريمات المنزلات ع فجعلوا ب بيان بين البيان د المقاصد في كلمفسرين ثلاثة الأحكام الله ولكل المقام الذي لا يصل إلى مقام ي والذي ي ص ي ل ى مقام ا ل أ د ب ا ء بخصوصه اللغويه الذين يستطيعون يتحدوا ببيانه أ ن يثبتوا للناس كيف أ ن ا ل ق ر آ ن معجز بالبيان يشتغلوا على التحدي ويشتغلوا على البيان و ق ت ق و ل و ا العله لولا تتزاحم ومن مكنه الله من حوزه هذه المقاصد فليمد يده إ ل ى الثلاثه سنه فلا يحرمون هذا ا ل ق ر آ ن أ ح د ثم فيه أ ي ض ا إ ض ا ف ة إ ل ى ذلك ن ه غالبا ً ما يكون النسخ الى تخفيف فابقاء النص المنسوخ يشعرك برحمه الله ورفقه بك أ و بالذين من قبلك حيث نقلهم من اشده ل أ ي آيات ن فكانك من المنة الأخف ما يجعلك تشعر بإحسان يجعلك ل ل تقرأ تشعر في م ق الاخف م ا ع ب د ة أو ا ل ت ع ب ت ق و ل الحمد لله على ويضع و ا عنهم إ ص ر ه م و ا ل أ غ ل ا ل التي كانت عليه فهم ا ل ت د ر ج ف منهج الله الحكيم في التدرج بالناس لنقلهم خصوصا بما كانوا به, كانوا به متمسكين ك ا ن لهم تحول إ ل ى شبه ط ب ي ع ة فكيف ينقلون ومن مناهج القرآن يزكيهم قالوا التزكيه ت ر ق ي ة على مراحل ترقية كما في النبات زكى النبات قال سقيته و ت ع ا د ت ه وضعت الشمات فزكها شروط ت ن م ي ة ودفع الموانع ع ن ه فاذا تقرا أ و فيه آ ي ا ت الحكمه ة وتحمدوا ا ل ل الحكيم التخفيف على وتتعبد و الله ا بالمتلو م ط ل ق هل في ا ل ق ر آ ن نسخ <تصفيق> ب د أ كتب أحد قال لا يوجد نسخ في ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن كله معكم ح ل قال الاخرون بقدر ما قال ا ل آ خ ر و ن معظم ا ل ق ر آ ن منسوخ بايات السيف وايات ا ل ش د ة والقتال مقابلهم قالوا لا نسخه مطلقه و أ ه ل الوسط ونحن أ م ة الوسط وقد فصر ا ل ن ب ي ص ا م أمة وسطا قال عدولا خيارا سيجيون إن شاء الله في تفسير مسند تفسير النبي هذه قال عدولا مثل و ق ا ل عدولا و ل ي ق و ن العدل تاج الاستواء تاج الاستواء في ا ل ق ر آ ن نسخ بمعنى ناصح ومنسوخ والمنسوخ من دعي فيه النسخ لا ي ت ب و ت م ن ه م ن ا ت م ح ي ص الا ق ر ا ب ة بضع ع ش ر ة آ ي ة يصحح فيه ا ت س ل ي م بالنسخ و ص ل ه ا ا ل ص و ت رحمه الله إ ل ى عشرين أو إ ح د ى وعشرين آية و ايه ل ب ق ة ك ل ا محكمة والبقيه م يجمر ن العلم ر آ ن أن ح ف ظ ذ ه ا ل ي في ا المنسوخ ت خصوص ه ذ ا محكمات ن س و ومع يشوش خ هذا لا عليك أ د بالقول بالنسخ فالأقبل القول ن لأن ل لا ل ن س و خ ا يجي أمن ح لا يصح أ ن يؤخذ من الحكم انها منسوخ أنا ازيل ف إ ن س خ الله ما يلقي الشيطان في الإزالة ففي النسخ إ ز ا ا ل ل ة ففي ازاله ة وليس نقل نقل الحكم. الحكم. فهمتم يا سيدي؟ نعم هذه ا ل آ ي ا ت المدعاه فيها النسخ كميه اقراها مع السوط رحمه الله وفي بيت عندكم أولها آية ز ل أ ن ن ا نقرب لكم مدى بما يتيسر و إ ل ا فهذه العلوم ما تستطيع حد ولا علم واحد منها أ ن ت أ ت ي على اخر ابدا نعم قراش د ي ا ج ه من عدد سير ليست تنحصر أ ك ث ر الناس فاكثر ي ب ب بآية المنشوخ قالوا هذا منشوخة أبو الناس في المنسوخ و أ و ر د و ا ايه ليست تنحصر وهذا ليس مدام المحررين ابدا تتابع آيين آيين تحرير آين مضاف إليه ت ح ر ي ر آ ي ن هاك خذ اسم فعل تحريرها هذا مفعول به باسم الفعل طبعا كمل ي ادرك ا ل أ ص ل فين الصدر ولا ل س ط ر و آ ي ا ت ب ي ن ة في صدور ولا في سطور ف ه ويتطبب في مسائل العشب فوجد ا ل ح ب ة السوداء في عندي ايه ل ة فأخذ يأخذ الحيات ي ي و ع ط ا للناس دواء ا ش فاذا ي إلى أن قرية قال فالماسيق للمحاكمة قال الكتاب أن أباد أنها وجدها قرية في ف به ي ذ فإذا ه بي ن ق ط ة و ا ح د ة في الكتاب فإذا ي ظ ل الغمر أ ن الكتب ت ا ج ي تابع ش د ه عشرين حررها الحداق هو الخبراء الخبار و و الكبار الكبار ا ق تكون الكبراء ثم حذفت الكبار مما يجوز في باب القافيه الشعريه فصار ايه التوجه ح ي ث ه المرء نحن في كل ايه م ا هذه ان شاء الله هي منسوخه ة ننكروا ن ما ي س خ اينما و التوجه المرء. ويقول المرء الله يتبارك حيث وتعالى ف أ تولوا فتم وجه الله هذه ا ل آ ي ة ه عند ه ل العلم منسوخه هذا أ ح د ا ل أ ق و ا ل ليس هو القوال م ن س و خ ة أ و خ ا ص ة خ ا ص ة ب ن ا ف ل ة ا ل ص ف ر خ ا ص ة بمن اجتهد عند التحير في تمييز ا ل ق ب ل ة فصل لغيرها ثم تبين له أنه أخطأ ن ح م ل انه على التخصص أولا ل خاصة بها ك من ج ع ل اخطا مطلقا م قال هذه ن س ة بآية التوجه فولوا وجهكم ش ر و ح ي م كنتم وجهكم مرتين منسوخة التولية وهي في الباب القبلة وحتى التلاوة التوجه ومشروط فولوا فهي في في وهي القضية الباب القبلة شطرة بآية آية حيث كنا للقبله سابقه ة في الترتيب هذه آ س ي ه بعدها تابع ه ي ه محتضر أو محتضر ل أ ه ل ه حيد اليه اجل اليه و أ ن يوصي ل أ ه ل ه ليس لأهله عند الاحتضار هذه يعني قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إ ذ ا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا ا ل و ص ي ة للوالده م ع ن العلم ب أ ن الوالدين م ن ا ل و ر ط ة ف ا ل و ص ي ة للوالدين منسوخه فيها و ل أ بايه الموارد في ا يأخذ, الوالد بالوصية وإنما يأخذ بحق الميرات ش ي فهي منسخة تابعة و ح م من رف... مع رافتي كيف ا ل أ ك ل من ر ف ت ي مع ر ف ت ي اصلاح ا ذ ا ك ا ن ح م لله صحيح فمك ه ن ا ش ج ر ة ش ج ر ة اللوز صحيح انت صحيح عندك انت س ت جغرافيا انت صحيح بعلم الخريط ويشتغلوا بالمواقع ما عندك ذاك ا ل ر ق م ي ة ه ذ ا الرقم يقول لك بقي رقم بقية رقمه هو لم يحفظ الاتي سابقا ولكنها جغرافيا ومن ترجع ل ه تحتكم ا ل ي ن ي ق و ل لك أ ن ا مع رافتي ف ت ي أ ن مع ر خرجها خرجها خرجها خرجها أنا الكتاب ليس قولي الآية من انت من النوم وأنت تريد ان تنيم ا ل آ خ ر ي ن قل وحرمه ا ل أ ك ل بعد النوم من رفتي ففي فدخل فيه صفة فكان عليكم الصيام كما على اللجين من قبلكم. فدخل في كما صفة صوم المتقدمين وديانته قول قلت قبلكم تبعونك وتعالى صوم الله على الواحد كما كما إذا نام الواحد منهم كتب من بعد صوم فتر حرم عليه ولو استيقظ ولا يزال في الليل بقيا أ ن ياتي أ ل ا او ي أ ك ل إ ذ ا نام حرم عليه فهذه بآية ك م ا نسخت فهذه ن ة نسخة, نسخة إذن معنى كما بأحل لكم بأحل ل ص ي ليلة ا الرفة نسائكم الصيام م إلى تابعه فديه مطيق الصوم يعني قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مساكين هذه ا ل آ ي ة م ن ش و خ ة ل أ ن ه ا ظ ا ه ر ة في تخيير المستطيع في أ ن يصوم ويفتي وكان هذا في ابتداء الصوم صائم قاذر مستطيع الذين يطيقون ظاهر الآية لها معاني أخرى نقول كان هدف الابتداء ان الصوم شاق فسن به مسن ا تحريم الخمر هذا في باب الفعل وهذا في باب الترك ف... على الذين يطيقون وقادرين وقيل يطيقون كان يجهدهم ليسوا مرضى فهذا صنف أن يفدي ويسقط عنه قضاء、الصم. وقال والشيخة والمنسخ هذا خاص بالمرأة الكبيرة دعنا الآن الناسخ المسألة الأحكام إلى مع من تحرير حين حيث فديه هذه م ن س و خ ة بقول الله فمن شهد منكم ا ل ش ع ر ف ل ي س ووجه و كونها ناسخا هو دخول في العموم المطيق وغيره فمن من شهد منكم ا ل ش ع ر وستنيا ا ل ل م ر ي ض والمسافر من بعدها وهذا ليس و ا ح د منهما فنسخ تابع وحق تقواه قول الله تبارك وتعالى ت ق و ا الله حق ت ق ا ت ي قيل إ ن ه ا م ن س و خ ة بقول الله ت ق و ا الله و ا س ت ط ع ت وهناك من قال لا داعي للنسخ لهم ب إ م ك ا ن ه ا ان تحمل على جهته ت ق و ا الله حق تقواه فيما, فيما يتعلق ب ا ل إ ي م ا ن ت ق و ا الله فيما ا س ت ط ع ت في شرائع ا ل إ س ل ا م إ ن ه لا أ ح د يطيح ب ش ر ا ي ه ا ل إ س ل ا م في باب ا ل م ع ر ف ة تقول الله حق تقاته ما امكنك لكن في باب الشرع هكذا وقلت تقول الله حق تقاته هو نفسه ت ق الله ما استطعتم ل أ ن حق التقوى ب ا ل ن س ب ة لكل شخص ما يطيقه فحصلت أ ن ه ا ممكن أ ن تحملها على يد الوجه نعم تابع جزء ل ل أ و ل ى آه. للاولى كفر أ ي الذين ك ف ر ا ل أ و ل ى بمعنى الذين جمع الذي ن الاولى و ا ل الذين مطلق هذه من جموع الذي الذي يجمع على الذين ويجمع على ا ل أ و ل ى بدون واو الذين كفروا قسم ا ل ل م ا وفي الحرام قتال ي س أ ل و ن ك عن الشاي الحرامي قتال فيه وقوله ا ل ت ا الشهر الحرام ل في ش هذه من ب ق و ا ل ل و ق ا تعالى ل وقوله و ا كافة مشركين ت الشهر الحرام بالشهر الحرام كيف انتهاك بانتهاك والحرمات حرمتها انتهاك حربتها, حربتها يستغلوننا والذي لا عندنا حرام في الشهر الحرام وترك العدو ما يشاء ننتهك لكن نتركهم نحن وترك يفعل قصص إذ في فمن اعتدى عليكم、لا. المثليه هنا خاصه بدليل ما بعدها فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم م ت ق ا ل ل ه وقاتلوا ه و و في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا على من لم يقاتلكم فهم تستمت سويا ستبدأ إ ن الانسان حين يكون فيه ز ي خ كما الذي يتصيد المتشابه سهل ان يطل ثم عندك شيء آ خ ر ل م ه م النبي صلى الله عليه وسلم ان يمتل بالذين قتلوه والذين جوزوا ا ل ت م ت ي ل قال هذا جوزوا ل ع ل ة اخرى وانا لا اراه جالسا فامسي وليسوا بقدوه لنا باخلاق المسلم, المسلم في ع د و لنا ا امرأة تقتل مرأة ولا طفلا ع ن انما العدوان المعتج هو لدفع صالح دفع أو لرفع العدوان عن اذا كانت مسلطها ل ي ق ر ا ر ا ل ح ر ي ة ح ر ي ة حرية المؤمن أ ن يكون مؤمنا لانه قاتلهم حتى لا تكون ف ت ن ة معنى ف ت ن ة إ ك ر ا ه على غير ا ل إ س ل ا م دو مره اما ان يكون هناك تدين اخر فمن ا ل د ع و ة ماذا ستكون ستكون ا ل د ع و ة بالسيف حتى لا تكون ف ت ن ة قرسنا الله و ن ع وقد قاتلنا حتى ت لم ب قالوا ى فتنة ف ج ء ا خ ر ج في إبانيها وإباني لسائله و و فوج واغتيالي فأرادوا يحرفوه تتعلموني ق قال ف في الخلفاء فتنة الراشدين نصري ديني الأمراء ما نشاه هؤلاء الكبار أن من مع إن م ل ل العمر يقول ل ه ا س قالوا لقد ل ل ه قاتلنا مع النبي حتى لم تبق ى فتنه اي لم يبق اكراه على المؤمن فكيف تقول ا ل آ ن قاتل حتى لا تكون فتنه هذه عين ا ل ف ت ن ة ه و يقول هذا في الزمان الخمس وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج باكرا ر ض ب ا ل ك ه عنه ه ك تنسى وسيجيء في ا ل م ف س ر من حديث المسند المرفوع إ ل ى رسول الله صحيح في مسند ا ل إ م ا م أ ح م د وسنن أ ب ي داود الترميل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قفاه من الذين في قلوبهم زيغ ف ي ت ب ع قال هم الخوارج انظر ا ل ح د ي ث إذا يسندوا النبي بيت حيث لشيء ترد من يسمعهم الاعتداد ن ا ل بحول كان المتوفى عنها عدتها حول مع المتعه ة ع ن تمتع بمال الزوج إ ل ى حين تنتهي ثم ت أ خ ذ ه ا نصيبها من المرض وفي الذين ي ت وصيه ف و يذلون أزواجا و ن منكم ا لازواجهم متاعا إلى الحول الى ح و ل ل إ ن ه ا ي ة الحول غير إ خ ر ا ج أ ي مع ا ل س ك ن ة يتمتعن و ي س ك ن غير إ خ ر ا ج من ب و ت ه ن حتى السكنه يتمتعن و بهن ادين الشيخت ي الذين أزواجا يتوفون وذلون ر بايه ص ن ب ا ل ي ا ل آ ي ة التي فيها إ د ا ن ة حديث النفس الخواتر قل, قل ان ت ب د و ما في أ ن ف س ك م أ و تخفوه تبدو ما فوقع على العزم والنيه والخاطر والهاجس وكل صور الشعور إلى الإنسان إلا لا عليه أن أنه نحن يصير يؤخذ عزم مع عزم بما وحتى في ق ض ي ة العزم ما لم يقول او يتكلم إ ن الله تجاوز لي عن أ م ت ي ما حددت بها أ ن ف س ه ا ما لم تفعل أ و تتكلم عن حتى يطرم ذلك فيه هذا وذلك وذلك الله الآية الآية والحال من لطف في في فوق سكن حتى حلف والحلف والحبس والحلف هو الحبس للزاني نعم والحلف هو الحبس للزاني. والذي ح الحبس ل للزاني ل ف هو و ا سبقانا واللاتي ياتي الفاحشه مني زيكم فينشهدوا ا فيمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت هذا الحبس الزاني تابع الحلف حلف ودك يحبسونهما من بعد ا ل ص ل ا ة فيحلفان بالله ت اعتقد أيضا انه من ش خ تنعض ر هذه اخران ل ل أ الحلف من غيركم إ ن أ ن ت م ضربتم في الارض ف أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة الموت تحبسونهما من بعد ا ل ص ل ا ة فيقسمان بالله إ ن ارتبتم لا نشتري ب لون من أ ل و ا ن الحلف حتى من غير المؤمن كما تسمى بايمان أ ي م ن القسامة أ القسامه ة القسامة أيمان ذ ه ق ا ل ويرد ا و ا بها على الكافر فكيف يحرف ك ي يقول الكافر فيها في إن شاء نسخدين إن ل ه شهادتهم نظروا ر تابع من بعد ت و الأولى ك ش ه ا د ة ه كان احنا ا ش ه د و ا د و ي ع د ل منكم, منكم مؤمن ن ك م م و د و ي ع د ل ز يجتهد في كونهم منا بنعت العداله ة ويتهم لا في دين ويتقي ا عندما ل ل ع د الكبائرة ويجتنبوا ويتقي في الغالب الصغائر هذا يتهم فيه لماذا؟ من منكم أي لكن م ا ا لا ذ ي و من ظنة لم ن ك م يكن هذا مشروطا في في فيما يتعلق ب ا ل إ ش ه ا د في السفر او آ خ ر ا ن من غيركم من غيركم ليس مسلما ك ان ف ر إ أ ن ت م ضربتم في ا ل أ ر ض ف أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة الموت أو فخشيتم ان تفوتوا و ص ي ة ولم ت ج د ش ا ه د ف خ و ا ممن ولكن ك ا ف ر لكن ه ذ ا انتهى النسخ أن ب ش ه ا د ة العتلاء تابع عزيز والصبر والنفر. النفر والنفر ثم فتح لاجل ق ا م ة الوزن الصبر آ ي ة ا ل م ص ا ب ر ة إ ن يكن و منكم عشرون صابرون يغلبوا م ئ ت ي ن فهذه يدخل و ا فاشفين ا ل و ا ح د يصابر عشره هذه نسخت بقوله ا لأ ل آ ن اخفف الله عنكم ف إ ن تكن و منكم م ئ ة ص ا ب ر ة يغلبوا ف ي ا ل و ا ح د يصابر وهذه ا ل م س أ ل ة اليوم لا تكيفها ت هل يصابر العدد أ م يصابر ا ل ع د ة أ ن ت ت ق ا م واحد ومعه ع د ة عشرين تحتين فهمت تكيفوا تابع خفافا في التفسير الصحابي في شيبا النقطة والنفر انفروا الفقه خفافا المسألة لا وثقالا وشبابا ضعافا وهذه وأصحا هذه و ش ي خ ت بقول الله تبارك و ت ع ل ى ليس على ا ل د ع ف ا ء ولا على المرضى حرج في تركي لان ي أ م ر ه م النفر تابع ش ي ء ا ل ز ا ن ي لا ي ن ك ح إ ل ا ز ا ن ي ة و مشركه اي من ظاهرها أ ن ه لا يحل العقد على زان ولا على من, من زان ولا على ز ا ن ي ة من زان على م ح ص ن ة ولا من زانيه على محصنة من محصنه على زانيه غير ولكن هذا قال الايمان و الشيخ بقوله وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم ت ر ك ع ر الآن ا ق ل بنسخين زاني لزاني لا ينكح ولا زاني إذا حملتها ا ينكح ن على ل فمعنى ي ف هذا لا يصح أ ن ت تعقد على زانيه ة ف م لا تتعرض لحكم إ ط ل ا ق ا لا يكون هذا الرجل يريد أ ن يعقد فهو اختار من ي خ ت ا ر ن ه بها فلا يسيب ملوثه ة لزانية زاني لا ينكح إذا لا ينكح زانية أما المؤمن على المؤمنين ينكح ينكح ذلك فأحرم ومعنى هذا هل ز ا ن ي ة ا ل م م ق ي ة على ز ن ا ا ز ن ي ة ا ل ت تابت ي ابن عباس جاءه رجول ي ق و ل له ز ن ي بهذه ث م تبنى إلى ل ل ا ه فأردت ا ل ع ق د ع ل ي ه الزنا ف ق ا الناس ي لين و اما ش ر ك ة ف ق ل ا ب عباس ن أنكح يعقد ع ل ي ه ا وما ا ك ن ي ن فعالية ليس ه ذ ا في يرفعه هذه وخذ شوطة فعن ا ل ن ا س ي تابت ا ل أمام ا لكن ح ب ر تفسيرا ل لو بقيت م ش ه و ر ة بالزنا لان ا ل ت و ب ة تجب ما قبلها وتجب معناه كفاره وزائحه للوصف فلا يجوز لك لمن كانت زانين ت ص ف ه ا بالزنا بعد توبتها اجراءها بعد إلي الذين تابوا يجوز بعد قدس إلى فلا أن تنعتهم بالوصف الجاهلي ي و هذا كان ضال جاهلي وكذا وفي ف س ا د وبعد ما س ت ق ا م ة ا تقول ا ل آ ن أعوذ ب اعوذ ل ل ه أ بالله وما أ ك ث ر الذين يبحثون عنه ذ ان ل يقول البارح ش ب ك ا كذا وكذا بالله تبعاك نعوذ ونعوذ بالله قال لك خ ي ر في أمتي لا تفرحوا لا ب ع ه د و ل ا تخفوا لعطرة العائد لعطرة ولا تقيل زله العالم امه خربانه تعرف و ا خربانه ب ا ل ل غ ة ا ل ش ر ق ي ة لا أ م ل فيها يعني العائدون التائبون ممن كانوا على ضلال وانحراف من مطربات ومغنيات وكتاب وروائيين ومذيعين وشباب عام و... لا يفرحون ي د اذا ل التائب ن يتحفظون من ا س اليوم رجع بارح فقال له جاء تائب وجاء الى الله لا تفرحوا بتوجه التائب ولا تقيلوا ع ط ر ة العالم ج لا ل لا ترحموا العالم اختاروا في اجتهاد ف ي موقف لا تنتظره ل ن ا من قبل كانت تتخر رصيدا من الحسد هي م ر ي ض ة به اصلا لان اهل العلم واهل التميز في كل زمن ما ق ر أ ت كتابا لعالمنا ي ولبادنا إ ل ا وجدت في ا ل ص ف ح ة ا ل أ و ل ى شكايا من ل ح س د و خ ي ر ه من س د الحسده ا ي الذي الألفية قرن ر ب ش ه له النظم في الصرف أحد م في وهو ك ي ي ي ن لا ز عن ن طلبة إلا أ أعصيها لأنه فأعصيها بيتا متميزا يحفظ سيبوه لبيت المتميز في كتابي كان كتابه وكان مرجعا في النحو فقال كتبت على ق ل ة المعين وحسد التلميذ والقرين مقدمة تلميذوه قرينوه دعك من الذين أ ش ر فاشهر بعد لا يقيلون ع ش ر ة العالم ي ولا جلده ا ئ د ولا تمد يدها لرد الشارد تفرح يا ما فعل يا شيء ما هذا عائد ب إ ذ ن الله و ت و ف ي ق منه بسبب ما وترد الشارع هي لا تحاول أ ن تسعف اولئك ا البعيدين ب د ع و ة ب ك ل م ة بسلوك م و ق ف همس همس في أذن حوة صحيح اذن ر النساء همسة في أ حواء ناس كانوا, أخواتنا فكانوا كانوا يخطئون ص ح ح و ن مصار بعض أ و فكانوا ا ا ت ن ي خ على ق س م م ا ل ل ن ز ي ة و ا ل ب ي ت ي ة والعشره مع ز و ا ج ه م ا ولكن ا ل ا ن ت ى اذا خاطبتها في زوجها زعلت خطبت فكان ي أ خ ذ عنوان النصح ه م س ة في اذن حواء و الله ربنا جل في علاه يمهد للنصح بكل ما يكون أ د ع ى لقبول المنصوح شوف يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله هذه المقدمه ة لا ك ل ترفعوا أ ص و ا ت ك م ا ل ذ ي ممهدات ندى المستدعيات لاتمام ا ل إ ق ب ا ل و م ن ا د ت ه م ب أ ح ب و ص ف ي ن وهو وصفنات ل ي م الايمان ا مجرده ا اجتنبوا الذين آمنوا ا كثيرا من الظن هم بصدد تلبس بما لا يجوز وترك لهم وصف ا ل إ ي م ا ن و ن ا د ه م به في مقام النصح يندي عليه تعال يا منحرف خطاب ق ر آ ن هذا جيد تعال يا طائشه يا ز ا ئ غ ة يا ف ا ج ر ة يا من هي من اهل النار بالنص القطعي هذا هذا ر هذا هذا يرد يرد الحمير الحمير بقدر إرهابك أنهم يقيمون حتى اذا رفعت العصا عادوا إ ل ى فسادهم ب أ ش د مما كانوا عليه و ا ل أ ق ت ن ع عندهم بمثل ما تقول تابع ا ل س ي ئ كمل وما على المصطفى في العقز محتضروا محتضروا احسن معناه ممتنع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت آ ي ة فيتمنع ان يتزوج لا يحل لك النشاء من بعد ولكن جاءت ايه رفع ذلك بقوله ا مهر اللي من جاءت من ا <تصفيق> تعالى زوجها سوء تعالى ف آ ت و ا الذين ذهبت ازواجهم من الكفر اليكم مثلما أ انفقوا عليهم هذه كذلك نشيخات الأنفال والغنائب الأنفال أنما غنمتم من فأن بآية شيء وعلموا خمشا وخماش وأربعة فكل لله وضمنها لكم كانوا يجوزوا أبدا يقلون بالنسخ يقول لا, يجوز يعني لا يستحقون أ ن ترد إ ل ي ه م امورهم أ ب د ا والذي ج ع ل ه ا محكمه يقول هذا من س م ا ح ة ا ل إ س ل ا م في, في مثل هذه الا تريدها ا ل ك ا ف ر وجاءت إ ل ي ك و أ ن ت تريدها فلا بد من مجيد ا طمهرها طمهرها هي ترد هي ترد إلى ز و ه ا رسالة ه وفيها ا أمار نازلس ا سلم ل بنسيخ آية ج إ ذ ا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق قيام الليل كان واجبا على المؤمنين مع رسول الله صلى ل ل ه ع ي ه وسلم في ابتداء ا ل د ع و ة قلت تبارك وتعالى قوم الليل الا قل و ط ا ئ ف ة من الذين معك ن ثم من بعد فكما أطلقت على في أي فحصل ك م ا ا أطلقت ا فيه نقل من نقل من فرد إ ل ى ندم نعم تابعتي وزاد بعضهم على ا ل ش ر ي ن ا ي ة ليستاذنكم الذين ملكتهم إمانكم يقول ن لم ا ل م منكم الذين ي ب ل غ و ا ا ل ح ل م ا ن م ي و ا م ن يطلع س و ر ولكن لم ي ب ل غ ا ل ل ح م ف ه ذ التي آية ا ا س ئ ذ ا فيها تيابكم ل ايه ل تقريبا قل آ ي ة عدم ا ل ا س ت ي د ا ف قالوا ل حتى ن س و ا م انها ا دخلت في رفع الجناح في الدخول ولكن الراجح في هذه انها لا تزال على, على, على غير منشوخه بمعنى م ح ك و م ة المعنى نعم لمنح تابعا لمن القسمة الله وإذا وللقربة حضر والمساكين من للحاضر من القشمة قال منسوخ ا س ك ي فارزقوه بايه ا ل م و ا ر د وقال لا وقال ا ا ل ل ل م ر ب ر ب ذ ي ن له ا ميرات ل م و المراد ذ ي ي ن س و ن في ل م و ا ر بولي ي ا أ ر ح ا و ا ل أ ر ح ا ب ن ى الذين لا يارتون ميراث ن هذه الجهة فهذه حضروا لو لهم والطبع ب ا ذ ن ي من ا ل و ر ث ي انه يعطاهم بعضا منها على سبيل على التخفيف عليهم واشراكهم في العصا وهذا يبدو وجهو حسن في ظلم ل ا ق ل بالنسخ كما اللهم يلن ي ي كما حسن ه ا الباب تابعا في معرفة المنسوخ علم المدعى شاء الله إذا تنحل إن أن ف ي النسخ المحرر منه لا يتجاوز هذه الحته عشرين أ و بضع ع ش ر ة و إ ذ ا زدت التحرير نقصت إ ل ى حدود ثلاث عشره ايه فلذلك ي ب ق ا معظم القران محكم مستمر الدلاله ن آيات آيات ي أ م ا ا ل آ ي ا ت هي خ ب ر ي ة في معناها ولو كانت أ م ر ي ة في صياغها ك امر ا ما شئتم يراد به ا ل إ خ ب ا ر ع ن أ و التهديد فهذه لا يجوز أ ن يتعلق بها ا ل ن س خ لما ذ ا ل أ ن النسخه ادعاء ن س ج و ز للخلف في, في خبر الله وعدم الصدقه فلا ف وقول لك الإخبار يا يمكن يأتي سبيدي آية أحد قل آية يوجد شيء ا فيها الخبر الله أ خ ب ر ب ه قال خالدين فيها أ ب د ا يقول لك ديره منسوخه بقول الله إ ل ا ما شاء ربك قل لي ا ل ن س خ لا يدخل الخبر وانما هذا عندنا من المتشابه وعندنا وضحت وهو بواحدة بالعصارات يتعلق فعال معلقة الآن خالدين إن أبدا يريد آيات فيها فيها إلا ما شاء ربك. إن ربك فعال لما آية بالمشيئة ربك ربك والاشياء هذه ليست, ليست م ن س و خ ة بعهجه ولا م خ ص ص ة و إ ن م ا مراد بها كما قال اهل العلم ي هذا تعليمنا ك ف ة ا ل أ د ب في مسائل ه ا مع الله الله يستثني فيما يعلم, يعلم لنستثني نحن فيما لا نعلم على ا ل أ ق ل ت أ د ب ا فالله يعلمك و ان تستثني فيما لا تعلم قل إ ن شاء الله قل لا ان يشاء الله نحن فينا القطعيه هتت... ثم ايضا للاشعار عقديا بان هذا الابد في النار او في الجنه هل ل ه يجب ق على ا الله قال ب د ت في النار ق ا ل ع ب د ي ت أ ل ى عليه يقسم على الله يقول له سفاهه سفاهه تطاول ت ط احيانا ل من المتعبد وهذا يدل على عدم ا ل ت ز ك ي ة م ا تصفا ل أ ن ه لا تكسبه ا ل ط ا ع ة و ا ل ع ب ا د ة أ د ب ا وقربا وحبا هذا لا يستفيد من عبادته ل أ ن ا ل ع ب ا د ة عندنا في ا ل إ س ل ا م معلله ة و اقم الصلاه للذكري أقم ا لعلكم ص ل ا للصلاة ت تتقون أكتسب خوفا ورجاء وعبا و إ ي م ا ن ا وتقاليد ر ل ج و ع ع هذه ن الصوت ف س ف فرضية ة تجوع للجوع ل ه عادل هداية لتقصدها بالعبادة حكمة بين أ ن ت المستفيد من ا ل ع ب ا د لا الله م ا يسوي الله بامسك متى ا يسوي الله أ ن ت المستفيد والحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أ ي ا م معلومات سوق ا ل د ك ر اقامه سوق الذكر ا ل ع ج و ا ل ت ش تحويل ا ل إ ي م ا ن بالغيب إ ل ى ل عالم ا ل مسموع لبيك اللهم لبيك لا اله الا الله لبيك لا شريك لك جئتك و أ ن ا أ ط و ف مطاف أ ن ب ي ا ئ ك و س ا ح ت طلبتني و أ ت ح ر ك حيث ك ن اولياؤك يتحرك و أ خ ف متى ما دعوتني لهم منا وغدا عرفت وبعدها نزل وأنا في متنقلات في معسكرات الإيمانية صح صح. وهذا التجرد من المخيط يريد الله, الله. يريد الله أن يعريك يشتفى ع م ان الله الله يريد أ يعريك ب ل ب س الكفن يحسسك باخوتك ويرفع الموانع بينك وبين أ خ ي ك التي قد ينسجها الوهم المسماه ش ع ي ر ة ج م ع ي ة فيها صراخ في الوقت الذي ينديك تخفيه ت م ن ا أ ف ض ل العج والتج افضح عبوديتك ل ي ل ة ببكائك بصراخ و أ ن ت مشترك مع غيرك ل ن سينما يخاف الرياء في المنفرد لا تصنعها وحدك أ م ا إ ذ ا كنت مع المشترك إ ن شاء الله حرج ع ل ن ي ا كل الناس يدعون ا بعرفتك الناس كل الناس ي م ك و ن كل الناس يسجدون كل الناس ي ت و ف و ن إ ذ ن لا يمكن أ ن تتميز بشئته مع, مع اخوانك فلا يدخل وسوس عليك من الشيطان مداخل خ ف ي ة ومن فقه التزكيه حفظ مداخله مدقوا من قل الناس إلا خرجنا من اين خرجنا أ و ل ا نضبط للباب ح ك م ة التعبد من اين خرجنا لا لا لا عله الفعل بمعنى ا ل ب ا ع د الله تبارك وتعالى لا تعلل أ ف ع ا ل ه في ا ل ع ق ي د ة بمعنى ب ا ل م ص ل ح التي ترجع إ ل ي ه ف ع ا ل الله م ن ز ع ن ي الغرض و م ن ز ع ن ي ا ل ع ل ة و إ ن م ا هذه فيها إ ب ا ن ة ل ل ح ك م ة منها لتنتبه إ ل ي ه ا واجعلها ميزان الاعتبار ي بين يديك ما العلمي حدوكم لمن من الخمر قال إلا إلا هذا ليس تشوف يقول والميشير والعنصاب والسلام عن نفسي من عمل ارادته ل ش ي ن ا ل ع رحمتنا لنلقل في الشريعه كلها بعله واحده انا كنا مرسلين رحمه هذه ك ا ف ي ة فهي ا ل ع ل ة رجع إ ل ى كمال الله ورحمانيته فهمت فانتهى م ش ك ل ة لا تعلل احكام ل أ لدي هذه ا فاضحة ه بيان للحكم هي ت م ر ا ت الحكم والتي يراد إ ظ ه ا ر ه ا فيما لم يذكر الشرع وحكمته ا س ت ن ب ت ه ا ا ل ع ل م هذا فيها نظر تسلم به ولا تسلم س ل ا خ ر ى مع أ ن اهل العلم طردوا ا ذلك فقالوا ولا يوجد ولا في التعبدات إ ل ا ولا ت م ر هذا واذا قرات ح ج ة الله ا ل ب ا ل غ ة ل ل د ه ل و ي تجد العجب ا ل ع ج ب أ م ا إ ذ ا قرات مقدمه سيدنا ا ل ش ا ص م في الموافقات تقف على أ ن ه يريد أ ن يعلل حتى الكرامه والمعجزه وهذا شيء بالحكم من أ ي ن يؤخذ الحكم ن من ص أين يخذ ا ل الشرعي ا الحكم ت فكاننا هنا نشتغل ن ب ا ل آ ي ا ت التي تفسر وهي من آ ي ا ت الاحكام ح ك م ت د د ي الذين كتبوا في آيات ا ل في م و و ف س ر ن ه ت ح س ي ر م د ا ل التباع ع ر تفسير, تفسير القرطبية اقتصروا على تفسير ب الذين الآيات على العلوم التي تخدمها بيان حال النص نص ناسخ او منسوخ محكم او متشابه مجمل أ م مبين مطلق أم مقيد ي تقول ام ت حتى تقف التي على الجهة يخذ ن ا ل ح ك م كما م ا في ل ن ط ق ي م م منطوق أو مفهوم بمعنى الحكم من منطوقه أو من مفهومه ف ه أنه هل و أو أو يخذ ج ه ه أ ح ت اخذ الحكم هل دلالتها الحكم هنا و ا ض ح ة كما في المحكمه ام خ ف ي ة كما في المجمل ام م ش ك ل ة كما في المتشابه تصنيف النصوص باعتبار وضوح ا ل د ل ا ل ة واستمرار الحكم وعدم كما في النسخ والنسخ وبيان جهه أ خ ذ الحكم كما في, في المنطوق ق ا ل م م ثم م ف ه و ترك ب ح ي يتعلقان بعلمين شريفين يتصلان وهو بحث المقدم والمؤخر وبحث ما يوهم الاختلاف والتناقض وهذا كلها رجع ل ل د ل ا ل ة ل أ ن إ ي ه ا م الاختلاف باعتبار الدلاله والمعنى ن النص هذا مختلف وقد يقول ا متناقل فكيف هذا الاختلاف يدعي من قبيل المقدم وقلنا أيضا أي قبيل والمؤخر أ ن ه مشكل ما لم يخرج على التقديم والتاخير وبما أ ن ه ذ ا ب ح ث بسيط جدا في ا ل د ل ا ل ة فنذكره ن شاء الله ونجعله خ ا ت م ة إ ذ ا م ع ر ف ة النص في وضوح دلالته واستمرار حكمه و ج ه ة أ خ ذ الحكم منه وكون جهات ا ل إ ل ب ا س قد ترجع للتقديم والتاخير كما ف ي ق و لله ا ل تبارك وتعالى الحمد الذي انزع الكتاب لله على عبد ولم يجعل له اي وجه قيمه قال لها علمي هذا النص من قبيل على تقدير التقديم الحمد الكتابة أنزل ولم يجعل له تقدير ولولا ولو ك ل م ة سبقت من ربك و أ ج ل مسمى لكان العذاب لزاما فهذه لا بد من تقديمها حتى ا يتضح فتيقولها حتى تخرج على أسلوب التقديم هي في سورة البقرة أن القرآن بدأ بصرد الحديث البقرة القرآن البقرة قال تعالى قل أسلوب والتخذ ومنها المشكل على من من أن لكم سورة عن بدأ بصرد وإذ قصة وَإِذْ قَتَلْتُمْ َ ن فسالتم ًْ فَادَّارَأْتُمْ ل ه مخرج ما ك ن تكتب بدأ هذه هي هذا ي د القصة فقالوا هذا على ق موسى على التقديم نية إ ذ قَتَلْتُمْ ن ف ان يسال الله ان يدلكم ل على قاتلها فقال لكم إ ن الله يامركم ومن غير هذا. وقفا على و ج و ه م ن ا ل ا ج ا ز ة غريبة كيف ه ا ا ل ت ق د ي م هذا الذي ي ب د و أ ح ي ا ن ه على خلاف النظم النحوي النظم الاساسي لجمل النحو قد يدخل في المقدم المؤخر قلب العطف وقلب ا ل إ س ن ا د احيانا ق و لا تبدنى فتدلى لان التدلي عله ة ل في الدنوب تدلى فدنى, تدلّ فدنى فقد يدخل هذا فيما, في فيما يقدر ب ت ق د ي م و ا ل ت خ ي ر لفكيش ك ذ ل ه وضح ز ي ن ا ء ثم عندهم ما يتعرضون فيه لفن التقديم في باب البلاغه ة و أدرجه و أ خ ذ من كتاب لابن الصائغ ي س م و ه ا ل م ق د م ة في, في, في الوجوه ا ل م ق د م ة أ و في الاسرار أ س ر ر المقدمة في أ أو في ا ل و و ج ه ا ل م ق د م ة ذكر في حوالي عشر وجوه لتقديم ما حقه التاخير وهذه كلها وجوه ب ي ا ن ي ة مثلا لماذا قدم عزيز على حاكم عزيز هذا من باب تقديم السبب ل أ ن ا ل ع ز ة ا ل عله ز ة ع في الحكم حين يعز ويقوى يكون حاكما اذا فسرنا الحكيم بمعنى الحاكم عزيز حكيم عز ة فحكم فيكون هذا من باب تقديم السبب إذن عندهم أسرار الأسباب الله وقالوا بسم ا ل ه مجرى م ر ص و لها ان الفعل عندنا تقدم على متعلقه لكن ل ل قد يسم ا تبرك ق لكن لي الله بسم ت ت كتبت ب بسم وهو الله ل لو قلت بسم الله لما قدمت قال قدمت ت ب ر كتبت بسم الجلالة الأخضر ق د ي في م حتى ا ا ل ا الجلال م تبرك بسم و إ ش ا ر ت ن ي الى م ع ن ان ل ت د ي أشياء أ ذاك كثيرة العصر ر إذا سرد سردان لكن ل مقامه ي ب في ل و ق ت ت تقيت س ا ع ة ل كم الساعة؟ <تصفيق> عشر إلا عشر. باقي شوية هو ذ ه ا ل ج و ه التقدم ي ولكن لا تدخل في إشكاله فيما يرفع على ن ي ة التقديم والتخييم فمنكم كافر ومنكم مؤمن هذه ا ل ك ت ر ة تقديم ا ل أ ك ث ر فمنكم يقول ومنكم مؤمن لانه ما وجدنا ل ك ث ر من عدو وجدنا أ ك ث ر ه م فقدم اعتبارا ل ك ت ر ة ت ب ع ش قل قل لا ت أ خ ذ ه س ن ة ولا نوم هذا ل أ ن ا ل س ن ا س ا ب ق ة للنوم فهذه فيه تقديم بدء ا لانها س ن لماذا؟ ل أ يتتقدم فهذه رتبتها من ج ن ا وللترقي لما هو اعمق ل أ ن ه قد ي أ خ ذ ا ل إ ن س ا ن ا ل س ن ا ولا ي أ خ ذ ه النوم وقد ياخذه النوم بغير ا ل س ن ا فالله منفي عنه ما يضاد قيوميته وحياته من أ ن و ا ن ا ل س ن ا والوان النوم جل في علاه ت ب ا قل هنا رعايه الفواصل احيانا قد كما تقول في موسى قل خ ي ف ة موسى ف أ و ج س في نفسه خ ي ف ة موسى و ا ل أ ص ل ف أ و ج س موسى في نفسه خ ي ف ة لكن أ خ ر ى هنا وقد يجري ا ل ف ا ص ل ة ا ل ف ا ص ل ة أ ل ي ف ي ه ف أ و ج س في نفسه خ ي ف ة موسى لاحظت لا لا تقدمون ثم قل إ ف ا د ة الحصر وما محمد الا رسول وقد خلت من ق ب ل الرحمه س و ل على ع العذاب لكونها أسبق ل ك و ن ه اسبق أ كما في قوله ا ل ل تبارك وتعالى إ ن ربك ق انبئ عبادي أ ن ي أ ن ا الغفور الرحيم و أ ن عذابي、ها. تقديمها للسبق وقد ي ت أ خ ر هذا وينعكس ل م ن ا س ب ة المقام في التوعد إ ن ربك لشديد ا العقاب و إ ن ه لغفور رحيم كما في, آية في ختم ا ل أ ع ر ا ل الزاني والساريق التقديم لكونه في أغلب في باب الزنا قد قد هي لأنها هي الأصل ز زانية ا هذا أحدهما أظهروا باب ن ي في هي في هي في هي ة مرة س قد باب ب ع نعم وكذلك وفي باب ا ا س ر ق ة ا ل الرجل السارق ع د و والسارقة ا ن ي في ة فقدم ا ل ش ا ر ق على ا ل ش ا ر ق ة ل ل ع ل ج هذه وقدمت ا ل ز ا ن ي ة على الزاني ل ل ل ه فالتقديم هذا فيه اسرار ب ل ا غ ي ة وليس من نوع ما سمي بالمقدم والمؤخر للخروج من, من الاشكال دي. تابعوا عزارة ضمنها كتابه وجوه إذن هذه رحمه رجعة قصيرة صغير المقدمان صاحب الصائغ سبحانه لابن الله عندي وتعالى بحيط بحيط、صغير. قدم لكم به وفي من ا ل م ا ت ك ل على علوم الإعراب الله م رحمه ن ا عقد ص ا قواعد ر جمله ا ل ف س ر ي وأرد فيها في ا لا أ ص ل ز ه ر عشرين قاعدة ب د أ ه ا بقاعدة ا ل ض منها ي ر و أ الان ع ط ف وفي ل جملة لا م م خ ت ص ر بأس ه فيها ا نذكر بها أ و ل ه ا ق ا ع د ة في الضمير أ و قواعد في الضمير ولكن ي ب ه ا ا ل أ و ل ى أن ان ل ض يكون هناك اشياء ا خ ر ا لان أ ص ل هناك اشياء ل ل م ت ص ة أ اخرى لان فقمت وقمت ولي هناك ر م ت ه اشياء اخرى لان ه و و ن ح و ذ ل ك ا ح ي ث تصل إلى حرف و ا ح د ح ر ف ى ويعرفوني ا ا ح د ك ل ت ئ ا ل م ت ان اكون م س ؤ و ل ي س ومسؤوليه ر الحرف اختصار ا ء ل حد الحرف اختصار حرف ض م ومسؤوليه ا ا ت ص ن و م س ق و ل المنفصل ي ه ومسؤوليه ومسؤوليه ا لا يجيء المنفصل إ ذ ا ت أ ت ى ان يجيء المتصل إ ذ ا امكنك المتصل فلا تجيء أ ك ر م ت ه لا تقل و أكرمته إ ي اكرمته ه وإنت م م ن تقول أ ك ل اياه تقول أكرمته إ هذا سألتموه سألتم إياه سألتموه إذا ما إلا مسائل كما كانت بعد الاستثناء المفتتح إياك لفائدة الاختصاص من سألتم معينة نعبد كل أو في في بعد إلا إلا إيا نعبد ومن ف ة إذن هذا الذي جعلنا نختاره ا ل ر على و عجيب أ م ر الضمائر في آ ي ت ي ن نبه عليهم ا ي ة تكرر فيها الضمير المتصل خمس وعشرين م ر ة و آ ي ة ناب فيها الضمير عن خمس وعشرين اسما ظاهرا ل ض م ي ر خمس وعشرين م ر ة قل للمؤمنين يغضوا من أ ب ص ا ر ه م وقل للمؤمنات يغضن من أ ب ص ا ر ه ن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ويضربن بخمرهن على ج و ب ه ن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابنائهن وابناء بعولتهن او, أو, أبنهن أو, أبنهن أو, أخوانهن أو بني ا خ و ا ن ه ن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غ ي و الربد من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عراه النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ضمير تحقيق ان ل ل المصحف ر سطر ع وضع في ت تحققون م في المسلمين أ ر ق ا لا تنفلتوا、شوف. لن تنفلتوا شوف. الأمة الأخرى فيقول الله صبارك وتعالى ا إن م والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات وصابرين والصابرات والخاشين والخاشيات ص د ق ي ن والصائمين م ت د ق ت ا ا ل ص والصائمات والحافظين فرزا و ج ومحافظات والذاكرين الله كتينا والذاكرات أعد اعد الله لهم والقلية مرات قبل أ ن تعرف الضمير لاحظ ن انه حينما ا ل إ ن س ا ن حين لا يدري صناعه ا ل أ و ا ئ ل يخسس قيمه ت ا هؤلاء المكتشفات قال المقى المعري الأخير وإني وإن كنت زمانه بما زيد حرفا للمعجم بوحيدة ف م ل م ي ن م ت ل ا ت ي رابعه مات الفتاه قتل و ا ت ل أ ن ه ت ح د ه بشيء ليس تعرف هذه الايه تابع شيء هذه و ا ح د ة ثم من أ ب ح ا ث الضمير وقواعده في ا ل أ ع ر ا ب أ ن ه ي ع و د على أ ق ر ب م ذ ك و ر هذه ا ل ق ا ع د ة ما لم يصرفه داع يعرف من سيق يرد الدمير إلى أقرب من إلى مذكور سواء كان ملفوظا أ و ملحوظا أ و معروفا من السياق أ و متضمنا في فعل سبق م ث ل ا ل أ م ث ي له ونادى نوح ابنه هذا ضمير يعود على مذكور معين اعدل هو أ ق ر ب أ ي العدل العدل واذا حضر ا ل قسمته القربى واليتامى والمساكين فارزقهم و منه اي المقسوم ولا ذكر له ذكرت القسمه اي المقسوم حتى توارت بالحجاب لم يرد لها ذكر قبل و لابويه ما ذكر الميت في آ ي ه الموارد ولأبويه أي الميت بدليل السياق ان الحديث عن الموارد و عن الوصيه أعود اللهم إ ل ا أ ن يكون شيئا يصرف عن ذلك مثلا سيء بهم وضاق بهم درعا سيء بهم سي قال الضمير يعود على على, على, على قومه من أهل ل ا وضاق بهم أ ي بضيوفه هو مكرم لضيفه ولكن ضاق بهم نزلاء عليه وهم يتعرضون من التحرش سيئ بقومه وضاق بمن فنزل س هذا إ ل ى تفكيك المعاد هو عندهم مما يسيء إ ل ى النضم ويتحاشى ماء مكن ا ما لم يحتمه المعنى كقوله تبارك وتعالى لام موسى, فيه في التابوت فيه في اليم فيه موسى والتاني التابوت فاقضي فيه ولو أرجعناه على النظم اتحاد إلى موسى قلنا د فيه, في فيه في موسى ا ت ا ب و ثم م أخرجه ل ت ا بتوحيد و المعاد ن ظ توحيد ا ل م ل أ نرد هذه الشيء الهات كلها الى الله وعليه فالتعزير هنا التوقير و ا ل إ ج ل ا ل ولا مانع ما لكم لا ترجون لله وقارا لا توقرون ربكم فيكن التجريب مستفاد لكن لماذا لا نفكك الضمائر لانها جمعت فيكن من باب رد كل شيء لتؤمنوا ا بالله ورسوله وتعزروه اين النبي صلى الله عليه وسلم وتوقروه اين النبي صلى الله عليه وسلم و ت س ب ح ه الله والمعاد هنا يتعين بدلالات السياق س ل ق ت س ب ي ح من خ ص و ص ي ة الله والنصره و إ ن كانت م ش ت ر ك ة ت ص و ر الله ورسوله ف إ ن هنا ممكن أ ن ترجع ع ل ي ه م ا ممكن ترجع لحالتهما نعم عينا ك ن القرية ع على ا بالندر ا ل يدل ى يوفون ع لا سمح لها فجر ا ل ل ه علمت ب أ ن التفجير لا يدل فقط على الحفر فجر الشئ اجراه يشرب و ا بها عباد الله يفجرونها ب ش ر ا ب ه بقدر ما ت أ خ ذ منها تنبعت فهذا هو ا ل من ل و ا الوان المدد ا المستمر ممكن أ ن ي ح م ل على انه المعهد واحد لانه لا نتكلف هذا اللون من وين الفصل حتى لا يستقم لنا النظم ب ا ل ع و د ة إ ل ى م ع ا د واحد فلو حملت مثلا ي ش ر ب و ب ن ا يفجرونها ه م في حال شربهم لنا عند ن ج و م فعليه جاءت ي ش ر ب و ب ه ا بعد ا ل م ع ر ف ة فتفسروا حالا أ ي ي ش ر ب و ب ه ا حاله كونهم مفجريها والحالة تكون الأصل فيها المصاحبة إلا إذا منامان حالة فتقدر مقدرة فيجيء م ن ف ص ل عن صاحبها يشرب بها أ ي يروى بها ولذلك عديت بالباء دون يسرب من دون ي و ان يشربوا لا لا واحدا الريو يفجرون يحصل به منها د بقدر بقدر ع ي ن خاصة ما ما تشرب بقدر ما تفور بقدر ما تخلف وتعلمون أ ن الشاربين منها من خلق الله م م ن نجا ولكيليكما ع ل ي ة ملؤها ج ن ة م م ت ل ئ ة كما قالت عن الحديث القدسي في ولكيليكما و م علي ذ ك ا ل ع و وتفجر ن تفجر ب م ع ن عندما ى ل قل أين ف ي ه ا تفجر وتسجير فجرت فجرت البحار البحار وإذا وإذا البحار فجرت إذا البحار فجرت خلال العلم فقولها ا معناه زاد منسوبها ض ت ف أ غ ر ت ا ل ج و وهذا د فيه ما ا آ ن ما ي د د ل بالاحتباس الحراري ن ا ا س ت ر و فجرت ا البحر الله ع لعفية منسوب وقيل نسأل اشتعلت نارا التفجير واردين فجرت على أصل、التفجير. كلهم فقولها هنا بمعنى فاضت وارد في اللغه ة في ا ل ق ر آ ن فتقول يفجرونها ك أ ن ه م بهذه يفيضونها ك أ ن ه ا تعلو هذه جمالي لعين و ن جمالي ل تشرب منها فترحب بك وتخلف معنى لا, لا تتصور لهذا المدد من الماء ولا م نقشانا ل أ ب د ا ل أ ن ك في نعيم أ ب د ي مقيم هذه كله عنوان ه النعيم ا ل أ ب ق ى ا ل أ ن ق ى ا ل أ ر ق ى الأبقى دواما في مدته و ا ل أ ر ق ى في لدته هذا نعيم ا ل ج ن ة يختصر في هذه و ك م أ خذني من ا ل ق ر آ ن و ل ل آ خ ر ة تزد خير و أ ب ق ى خير في لدتها من لده غيرها و أ ب ق ى في مدتها من مدد الدنيا أ و من مدد التي يمكنني تخيلها متخيل فنعيم ا ل ج ن ة أ ي أ ب ق ى و أ ر ق ى هذه ث ا ن ي ة في قواعد الضمير هو عود الضمير الى الاقرب وعود الضمائر ا ل م ت ع د د ة إ ل ى مرجع واحد ما يسمى ب توافق المرجع ما أ م ك ن فالحمل و ا على تشتيت الضمائر وتوزيعها ل ا إ ذ ا دعا دائما دا دا دا دا دا دا دا فلا نملكه ا يفجرها ئ ة ومن ي ذ ك ر فنردها إ ل ى لم يسبق وهو مقدر فنحتاج الى تكلفه ف ا ل أ ص ل فيها هو أ ن نرد إ ل ى معهد واحد إ ذ ن في الضمائر اذا تعددت و أ م ك ن ارجاعها إ ل ى معهد واحد لتتسق تسق المرجع و ي ت ل ا ف تشتيت الضمائر هذا هو ا ل أ ن س ب في ق ا ع د ة الضمير هذه تنفع ا ل م ف س ر ة قواعد ت ا ب ع ثم ن ع مراعاه م ا ل ومن ه م من ي س ت ع ا ل ي ك و م ن من ومن هم م ي س ت ع و ا هم ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا, قالوا لو أ ج ر ن ا على اللفظ ا ل ث ا ن ي يلا قال اجريت على اللفظ أ و ل ا ثم أ ج ر ي ت على المال أ ن من إ ذ ا عدتها على ا لفظها ل كانت م ف ر د ة وهي تعلم عنها كان جمعا وحدث ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم لو جعلنا كلها على اللفظ ومنهم يستمع اليك وجعلنا على قلبه فهمت نقطه ة شنة فإذا الضمير ن اذا إ كان ا ل أ و ل فيه ان يعود على اللفظ والثاني أ ن يعود على المعنى جمعا بين الاعتبارين اعتبار اللفظ م ر ة واعتبار المعنى مره ة ذ ا القرآن نساق الخطب تابعوا فيه في عدل、القرآن. حتى في مثلا في قول الله ما مثلث بمثال كان حقا يمثل س ق ط كان النخله ة ا نعي سبي على أ ن ه مفرد ومره على أ ن ه جنس مؤنت ك أ ن ه م أ ج ا ز نخل خ ا و ي ة أخرى نخل منقعر ما منقعرة اسمه قال نخل جنس ف م ر ة يعتبره مفردا م ت ك ر ومره يعتبره اسم جنسي بمتابعه جمع ا ل ت أ ن ي ث فيؤنده ف إ ذ ا هذا لا تنافيه معروف هذا في, في الاستعمال القراني باسم الجنس لأن نخل بمعنى النخيل وهذا هو معنى قالوا اسم الجنس أو اسم المصدر اسم الجنسي الجمع المصدر أو بمعنى معنى بمعنى بمعنى اسم اسم اسم واسمه فعلية وهذا في يقول هو المصدر حروف إلا كما ست تابع و ا ل ت ن ك ي ن واجه ق ا ع د ة فيها طول ولكن مختصرها ان النكره اذا اعيدت فهي غير غالبا الثانية ا ل غير أ و ل ى و ا ل م ع ر ف ة إ ذ ا و ع ي د ت فهي عين ا ل أ و ل ى غالبا والفها ن ك ر ر ة إذا وعيدت ع م ة و ل ف للعازفه ي عين ا ل أ و ل ى ت ح د د ي ا د و أ ل ب وإذا تقدمت المعرفة وتأخرت النكرة وتأخرت وروجه الرابع الرابع من تقاليب في مثل م ا ج ي ء ن ك ي ر ة ا ل م ع ر ف ة هذه ت و ق ف فيها على القراءه فمره يحمل على ا ل ن ا عين ومره يحمل على ا ل ن ا خير و ا ل ا م ث ل ة و ا ض ح ة على ذلك كثيره من ا م ث ل ت ه ا ص و ر ة الشرح او الانشراح إن فان مع العسر ي س ر ى فكررت المعرفه اللي هي العسر فكانت هي ا ل أ و ل ى وكرر العسر نكرة فكان غير ا ل أ ولذلك ى ف ل ورد في الاثر ل ان يغلب عسر يسرهين مع انه المذكور في ا ل آ ي ه عسران ويسران لكن لما عددت الاولى معرفه ة كانت الاولى وحينما نكرت الثانيه كانت غير الاولى كملوا بعدها إذن فهمتم هذه القاعده م ش ت ت ن ي ا ت عليها ك ث ي ر ة فلذلك خالوا العلمي صححوا أ ن ه ا أ غ ل ب ي ة فمثلا مما ينقض و ا في باب التنكير قال الله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض اله أ ر ض إ ل هذا ن وفي وعيدة、نكرة. والنكرة دواعيدة عندهم غير الأولى. أي نكرة الأولى وحاشا لله الارض م ء المألوه ا ل أ في فهو اله م أ ل و فهمت ن ق ط ة إ ذ ا هذه تنتقد عندهم باشياء ومن, ومن نقض العكس قال الله س ب ح ا ن ه وتعالى ولقد صرفنا في هذا القران آ ن ن من كلمه ثم قال من بعدها ق ر آ ن ا عربيا فعرفه أ و ل ا ث م ن ك ر ه ثانيا وهو هو فلا تدل على أ ن ه ا غير لا في مقام ا ل ت ا ر ي ف وتحتاج إ ل ى تحرير دقيق وممن علم ا تحررها تحرير تاما بها الدين السبكي في كتاب الله الدين في وهذا ن ف ي س س ا م حروس الأفراح ه شرح فيه تلخيص ا ل إ م ا م القزويني رحمه الله تلخيص في, في علوم البلاغ ث ل ا ث ة ا ل ل ي هو مقتطف من, من المفتاح للسكاكي ف هذا شرحها العلوم الثلاثة ما إمام القزويني شروحا تفتزاني المطول وفي المتصار تلخيص تلخيص شريحت شرحت طويلة في وفي ثم ثم هذا بهاء الدين ابن السوكي وليس ت ه ج الدين بهاء الدين زنكي في عروس ا ل أ ف ر ا ح هو كتاب قيم بالنسبه لطلبه البلاغه نعم ت ا ب ع ق ا ع د ة في ا ل إ ف ر ا د والجمع تابع هذه في م ق ا ب ل ة في ذكر المفرد أ و في م ق ا ب ل ة ا ل إ ف ر ا د والجمع بجمع قل أ م ت ل ا هذه و ا ح د ة كثير ما تجد ا ل ق ر آ ن يقول في السماوات وقد يفرط ا ل أ ر ض وقد ا ا هذا واضح ل س ف ي ا ب بتحت ل و فوق ق يجمع السماوات ويفرط الارض أ ر ض ق ل العلمي لماذا المجمع تختم قال ل أ ن الجمع فيه اهتقل ا ر ض و ا فلا يتناسبوا خفه في باب ا ل ق ر ن أ ر ض أ ر ض و ا والمفردون خفوا من الجمع ومن الارض مثلهن ولم يقول وارضينا سبحان ومن الارض مثلهن وحار اهل العلم في هذه المثليه هل هي في ا ل د ا ت أ م في الصفه ولهم بحوث ك ث ي ر ة في هذا الباب نقول إ ن ه ا من غيب ا ل أ ر ض ولله غيب السماوات وغيب الارض سبحانه وبكرم ما بيبينا عزه ب عما ا ل يصفون ا وامتعنا و اللهم باسمعينا ب ا ا ن وقوتنا القيتنا مصيبتنا بذنب ودعوا منا منظلمنا مهدنا وجثارنا ي بلغاية عينا يخافك ا كبران منا ولا, ولا كبر منا من ولا تصلت